وَإِذَا تتلى عليه آيَاتُنَا وَلَا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرأ كأن في أذنيه وقرأ فبكره بعذاب أليم كذلك أذنيه بتسكن الذال قرأت نافع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم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 وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم فذلك بني نافع. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير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 يا بني انها إن تكم اثقال حبه من خردل فتكم في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير يا بني اقيم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصاعل خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك أعظم من صوتك إن أنكر الأصوات صوت الحمير. الله بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م مثل تكررت هذا تلك آيات الكتاب الحكيم هكذا هي. ما مكون من هذه الحروف لكن تلك آيات الكتاب الحكيم هدى قال حالكون هدى ورحمة للمحسنين من الكتاب. هذا آيات الكتاب حالكون ورحمة للمحسنين تلك مبتدا آيات وخبر حالكون ورحمة للمحسين. وحين الحامل في معنى الاشاره بهم هي جاء الحامل قال ها قال في الكآلات الكتاب هي, هدا هي هداية للناس إلى طريق الحق هذا الكتاب يعني الله جعلها يجي لأجل الهداية ولا يجي الرحمة للناس من الآش وتنقذهم من جهنم لكن من رحمة قال للمحسنين الذي يستفيدوا بي... ينفع فيهم منهم المحسنين قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يؤمنون هذه يجبينوا الصلاة فأنها بمع يعني بمع رمض للعبادات البدنية ويؤتون الذكاء رمض للعبادات المالية يعني بمتسلوا في كل ما أمر الله وهم بالآخرة هم يؤمنون وهذا هو الأهمل والداعي للامتثال في كل شيء انهم يوقن بالاخره ويتيجنب أي يوم آخر يحاسبوا في حساب وهذا ذي يدعيهم إلى الامتثال وإلى إيش الامتسال ما أمر الله قال وبالآخرة هم يقن أولئك على هدى من ربهم هذا الذي هداية من الله وأولئك هم المفلحون هم المفلحون هم الفائزين لديهم فائزين صدق فائزين في الدنيا وفائزين في الآخرة باي نالوا طالبتهم وينالوا كل خير ومن الناس من يشتري لكن مقابلهم قال ناس بمقابل هؤلاء ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغيره قالوا به من الناس يعني بدل مقابل هذا المؤمنين الناس يشتري له الحديث الذي يضل عن سبيل الله. قالوا كان به النضر بن الحارث يشتري المغنيات ويهم مغنيات وراقصات ويجد الناس يود يحضروه عنده ويترك الاجتماع الى رسول الله. اذا يشتري لهو الحديث الذي يضل عن سبيل الله لأن لا يروح يستمع الى لا الله. ومن الناس ما يشتري له الحديث اللي يضل عن سبيل الله بغير علم ولا هناك طريق ولا شيء يتبعه. فقالوا أنه في فسرها كثير في أنها الغناء ما بلن به قراءة اللي يضل وقراءة اللي يضله. هو. فقال به ناس بيروح يشتري يعني يروح يجلب المغاني وكذا ولا هو ضروري يشتري انه بيروح يشرع يعني أنه بيأش بيستبدل يستبدل الذكر وطاعة الله بالغناء وما أشبهه من الملهيات فقلنا بيقول في هذا الآلاء أكثر من ابن عباس إن المراجبها الغناء وكذلك فسرها الإمام زاد والإمام الهادي إلى الحكم بأنها في الغناء هذه بيروحوا يستبدلوا الذكر وذلك بيشبه بالغناء وأن الغناء هذا بنأثر فيهم ويبعدهم عن يعني عن الدين فلذا قال يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها الزؤال حين كذا بيجوا الى الإغناء اما يجوا بيستمع إليها ألا بيحار عادي الناس قالوا بيستهذئ من الايات ما عبي ما عبي في الآيات ولا يحل بل, بل يجعلها محل سخريه على سماع الغناء. ما عاد بيباله بآيات القرآن يجيلها بآيات القرآن ولا وعاد ولا فيها تحذير ولا فيها تخويف ما عاد يضحك ولا يبالي ولا يحتبعين يعني ما يضحك أولئك لهم عذاب مهين مهم بسر. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها قال كما ينتبع لها الآيات يعني المفروض أن الآيات ذه لها تأثير عجيب تأثير كبير. وناه إذا انزلنا هذا القرآن على جبل إلا رأيته خاشع متقدم. تأثر في الجبال لو بيسبرت عقل. يعني المالها من كل يذكر واحد وتخ خبر لنا بيجهنم فيها كذا وكذا. وجيت لي على على الدعوة ولا يرضى. قال اسمع ولا يعادي. قال وإذا تقرأ عليه آياتنا والله مستكبرا. ما بار ما بار لا. وعادي يتحاكر تقول له ليه ت تدلي عليها الآيات. كأن لم يسمعه ماذن الله ماسمعه ما وهذا مشكلة مشكلة إذا إذا يعني هذه من أسباب الكسوة الاستماع إلى الغناء هو من أسباب الكسوة إلى حد إلى حد أن الإنسان ما ي ما يتأثر بالقرآن الكريم ويقرأه عليه وإن الله ماقرأه ماذن الله ماقرأه هو ذكر ك كأن لم يسمعها فإن في أذنه هو غرام ذحين وفي ذقنه يعني ما يسمع شيء ماذا فبشره بعذاب الألم تبي بيسبر كذا إذن هذه الملهيات قد ضرك بضررها خطير لأنها ما بتخليك بتبعدك عن, عن الآيات وعن الحق وحتى أنك ما عد عندك تفاعل مع مع الآيات ولا تتأثر بها ولا تبالي بها ولا قليل يعني ما تسمعها وذلها ما تمعذنتها وتقرأها وذلها ما قرأنتها كأن في إذنه وقرأ فبشره بعذاب الألم قال يعني حتى عفيه كلمة هو وعفها مثل تبكيت له يقول ها بجع يبشر يبشر برجع يجيله يعني فبشره بعذاب ألم ما قال فبايجي العذاب ألم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ما الذين آمنوا وعملوا الصالحات بايجي لهم ايش جنات النعيم خالدين فيها يتخلدوا في جنات النعيم ويتنعموا فيها دائما وعد الله حقه هذا وعد من الله يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم ودواء. اذا وعدها هنا تأكيد للمصدر. يعني مصدر مؤكد يقولوا الجملة هذه قبله. يعني وعد وعد وعد الله. يعني وعد هذا وعد من الله. ولا بد أن يقع. حتى يعني ثابت ولا يمكن أن يتغير. وهو العزيز الحكيم. الله هو العزيز الذي لا يغالب ولا أحد يغلبه. ما جهد احد أيه. إذا أراد الخير بانسان فما يمكن أحد يرده. ولا يمنع. والحكيم ما يضع الامور الا أي يعني كل المفروض كل ما دلنا على انه في حكمه وفي نفعها احنا نعمل ايش بكل ما جاء منا خلق السماوات بغير عمد ترونها بغير عمد تعرف ترى السماوات هذا تبين لنا قدرة الله اني خلق السماوات هذا للحين ما بيسترى الناس كما سواها سبح كل ما زادت يعني مساحته يوجد انجاد كبير يعني ما بيشتروا يكفوا مكان يقول مثلا باجهو خمسين متر في خمسين متر كذا ولا اترافه عمدان وايضا بيوم جدران ما اذا هي مسافه كبيره ما بيستطيعوا ها قال ذا الله خلق السماوات كلها عباره عن مثل السقف كلها كبيره ومساحة هائله ومرتفعة الى بعد الحدود ولا جو بشيء ولا تحتاج عمد ولا هي ما بتربعها عمده والله مثلا على الارض على ما بنفهم قال عمد يعني يعمل عمده. عمده بغير عمد يعني بغير عمدان و جاء عمود خلق السماوات قال خلق السماوات بغير عمدين يعني بغير عمدة بغير عمدين ترونه ما بترى عمدة وقال في الأرض رواسي هو وضع جواضع لا لا ما بشي ما هو ضروري لا ما يعني ما بشي عمدة مريه يعني إما يو إنكم ولا ما عمدة والله سووا سوا والله لو كانوا بغير عمدة يعني ما بتره ما بالله بشي ثاني هو قوته وشيء ثاني ما هو قوته وقدرته وألقى في الارض رواسي ان تميد بكم ابصروا وضع في الجبال وضع في الارض جبال الجبال هالجبال بيجي جبال شاهقه او كبيره الى حد كبير يعني بتدل على شيء يعني إيش ما بنستر الناس يزبروا مثل هذا الجبال وجبال ما ادري كم على كم لجلاش لي ان تميد بكم لجلاش لي لي تميد بكم مثل سمايل واي حدث فيها اضطراب وبس فيها من كل دابة وبس في هذا الأرض من كل دابة وانزلنا من السماء إيمان أيضاً ذي انزل المياه حياة الناس فأنبثنا به من كل زوج كريم كل زوج كريم الناس يعني كريم يعني نافع الهم وكأنه يعني كل زوج قالوا أن كل نبات بيجي يحصل منه بيجي يجعله منه اثنين يفهمون ذا لأن حتى فيه ذكر وأنثى حتى بيقولوا عادم رجال عرفوا بعد بيقولوا ذا كل نبات فيه ذكر وانثى حتى فإذا بحاجة تلجيح بعض النباتات اجل بس هل النباتات يقول ذي بحجر عندها وخيره ترى مثل النباتات الحين تكتشفون ان يعني بعض النباتات ما بتثمر لانها بيينفل الذكر يقولون اخره ذكر ما بي فيها الحين. ما بي فيها تلق ولا بي بين خله ما بشره اذا الا اذا جه الهاريه تلقحها من الذكر من ذكر ولا البشر بيلقحوا على يعني وهذا ما عرفه الناس لا إشتنى إشتنى يعني شيء هذا يعني شيء واحد لكن ايش يعني ايش تتكاثر الله كذا اجلها تتكاثر يعني في هذا خلق الله قال هذا يا هذا في السماوات والارض والجبال والمطر والنباتات هذا على خلق الله فعروني ماذا خلق الذين دون خبروا لي وش ايش خلقوا دول الافنان يلي ذكرت المذكر ما ما وش يقول بل الظالمون في ضلال المؤمن لا الظالمين لا يعني يتخذوا اله مع الله يعني هي وهم في ضلال واضح واضح ان بعيدين عن الحق وبعيدين عن الصواب ولا اتينا لقمان الحكمة الله إذا هنا الله لذكر لقمان لقمان هو حكيم ما هو نبي الله في حكمة هو يعني عابد لله ويعني من من العلماء فالله قال له اتينا أعطينا العلمان الحكمة وش الحكمة ذه أنشكر لله قالوا له تسهيل الحكمه يعني إيه اتينا أعطينا العلمان بيقول أنا مفسر يعني قلنا ناره أنشكر لله أو ألهمناه أنشكر لله ما هو ما دي يعني بالإلهام ألهمنا هذا الأمر أنشكر لله طبعا بعقله هنا استعمله وصل إلى هذا الأمر ولقد اخينا المال حكمه انشكر لله ومن يشكر فانما يشكر الناس حين يشكر الله ويطيع الله فما بلا بيعمل نفسه ومن كفر فان الله غني حميد وذي يكفر ما يرضى يشكر الله على النعمه ويمتثل ما بلا بيضر نفسه ولا اثرا ولا ضر ربي فالله غني عن ما هو في حاجه ولا هم سوي في ربي فان الله غنيا يعني ما ما في حاجه في فعله وحميد يعني اهل ويستحق الحمد ويستحق الشكر ما فعل ما أنت مخرب حراف ذا ما شكر أنت في قدو مذموم يعني ما يعني ما بلا مسألة لك أنت إن شكرت أنت فأنت المستفيد وإن كفرت أنت فأنت المضرد وإذ قال لقمان لابنه ويعيره يا ابني لا تشرك بالله نازع حين يقول الكلام في الأول في سياق الشرك حذرهم من الشرك ويدعيهم إلى عبادة الله الواحد الأحد ذلك الآن كان لقمان لأنها أيضا من ما آتا لقمان الحكمة وكان لقمان بإنها عن الشرك قال الأبناء ابنه وهو يعظمه يا بني لا تشرك بالله انتبه لا تشرك بالله إن الشرك الظلم العظيم, العظيم. الشرك ظلم عظيم يعتبر من أكبر المعاصي لانه يتعلق بذات الله حين تساوي الله فهذا الحجارة وتجعلها مثله هذا يعني معانا الله يعني قدرة الله وهو خالق الكون وخالق كل الجيو وتجعل هذه الحجارة مثله في تنقص في الله قال ان الشرك رب من عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن تبع يكون دحين ان الله يعني ان الله امر بالاحسان الى الوالدين وطبعا السياق الكلام الكلام الاول في السياق فيه الشرك ورجع دخل هذا ضمنا او يعني تردا لا والله تردا لأنه يتكلم عن الشرك احيانا يجي بعض المؤمنين يجي أبوه يطالبوا بشيء فالله بيقول لا لا يطيعهم لكن الله يشتيه ان احنا نهتم بالحين كبا يذكر هذا المساله كبا يذكر الوالدين وان الانسان يهتم بهم مع حتى ولو وصلوا الى هذه الحاله ضروري ملعه الوالدين انهم من, إنه من المعروف انك يطيعهم وصحبه ما في الدنيا معروفة فإذا قال ووصينا الإنسان بوالده يعني أمرنا أمرنا بوالده يعني بالإحسان إليه ما. ووصينا الإنسان بوالده حملت أمه وهنا على والده يعني بيبين لي خصوصا ليس إنه وصه الله بالوالدين وبالإحسان إلى الوالدين وخصوصا على الأم عدها زيادة تستحق زيادة أكثر من الأب ربما إن ال... لأنها بتتعب أكثر وتعاني أكثر, أكثر من الأب أبعاه مضاعفة فلها حق أكثر من الأب لها حق أكثر. يعني ف... الأم تستحق أكثر مما يستحق الأب في, في الطاعة والأج والحسن قال وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا العلاوان يبين يعني, يعني مشاقة الأم إن الأم بتحمله في بطنها وهنا يعني يجيلها ضعف ورجع يزيد ضعف على ضعف فيها كل ما زاد الحمل كل ما زاد ضعفها وهذا الأولا الغذاء ذي لها بيأخذ الجنين بياخذ منها يعني, يعني غذاء بي بيستهلك عليها كثير منها ثانيا بتتعب كل ما جالها من وقت تعبت أكثر أكثر كل ما زاد الحمل كل ما زاد التعب فإذا قال وهنا على الله تجلس لما إلى حد أنها تفر اليه تقاهد حتى ترى الموت يعني تتعب لما الولادة وفصاله في عامن ورجع بعد الولادة تقعد ترضاه عامن كاملا الإرضاع له كذلك الغذاء حدها وتتعب في ذلك وما يمكن يرجع يأكل طعامه إلا بعد العامن يعتمد على الطعام وفصاله في عامن انشكر لي و وصينا الانسان ذا بهذا التوجيه امرنا الانسان ما وش قال وصينا الانسان قلنا يعني امرنا الانسان مش امرنا به ان اشكر لي يعني قلنا له اشكر لي, لي ولوالده امرنا بالشكر هنا قال بشكر لله والشكر للوالدين هنا سبحان اولا قرن شكر قرن طاعة الوالدين بشكر الله شكر الوالدين بشكر الله إذن لهذا شكر الوالدين له مقام عظيم حتى ان الله يقول بشكر الله يقول أنه ضاعثهم الله ومن ناحية الثانية أن احنا ندري إن ما شكر الله لا نقدم شيء عليه اشكر لي ولوالديه بعد بحيث أنه لا تشكر الوالدك شيء يتعارض مع شكري مع انهم قلت له تعبوا ولو فعلوا ولكن ما فعله فما ايضا أيضا بتضخير من الله لكن ما شيء فإذا قدم شكر الله أنا أشكر لي ولوالدك لأن سيعك الوالدين <تصفيق> <تصفيق> بدل ما يقول عبدالمعيرشكر لي الوالدين لكن قال قالشكر لي قبل إيش ولوالدك إلي هي المصير برجع ترجعوا أنتم إيش أنتم والدك إلي يا وأنا بأش بحاسبكم إذاً أنت, أنت شكرتني أو لا شكرت أنت الوالدين أو لا إلي هي المصير أنا بحاسب على كل شيء وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم إذا جاهدك يعني فعلوا ما يعني جاهدك أن فعلوا إيش أسروا يعني بكل مستوى إنهم إيش إنهم يعني إنهم خلق تشرف لا والله تعالى <تصفيق> كان المجاهدة فيها شيء من مصابرة والتعب حتى يعني بيسروا عليك كذا تشرف قالوا وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك فيه علم تشرك لي تشرف بي إلى آخر فلا تقبل ما بعبر عن الاله الاخر ايش ما هي ما يعني اذا قال انك تشرك بي الى اخر فلا تفهم ما هذا لوهم وجمع لكن عبر ما قال شرك بي اله اخر قال شرك بي ما ريت لك بي علم ايش ينبه هذا الامر يعني واضح ما هو ما هو الجن يعني واضح ما بشي ما بشي الى اخر ولا بشي دليل عليه فلذا قال ما ليس لك بي علم ما إيه لأنه يعني لا مشيك... كأنه يشيرنا الامر هذا الداري عارف لك كأنه يقول إذا جاهدت على بي... ان تشرك بي ما ليس لك به علم يعني, يعني الى آخر لأنك داري إن ما هو أي ما هو إله كأنه يقول كذا حين نعبر بهذا العبارة فلا تطيع لا لا تطيع في هذا الأمر لكن ما في الدنيا معروفه لكن ما بالنسبة للمعامله عاملة ما يجري المعروف ما في الدنيا معروف تواصل معهم اجلس معهم اعطيهم برهم، افعل يعني ايش انفحهم بدي تسر ما بلعش المعصير لا تعصي هناك قال لا اكشف ما اذا لو حاولوا كما كم حاولوا لكن ما ايش. ما المعروف في بروي فقلنا لكم ذلك الكلام ينتبه لهذه بعضهم كما الشيط عن قليله وجاء يقولوا له وراء ابوه مقصر ولا لا امه فيه. نطفيها وخلاص خلاص وزا تقاول نحاول نعمل له شيئ نافاجره ولا ناتى ير ناسه وسيها لو سوى ما تسوي ذكر الله ابلغ واشد المعاقب اشرب الله لا يشرب هم لا يقولوا ويشئ ويحاولوا انك تشريك به اليس لا تحاول لا تروح تدافع ولا تروح تعامل المعامله السيئه صاحب ما في الدنيا معروفه اذا مهما كان فهذا ايضا قلنا عصيب الاولى بالنسبه لذي ما بالله بي بعضهم بيتحجج انهم الوالدين مخربين او ولا, ولا نم كذا وكذا ما معك عذر امام الوالدين ما معك اي عذر مهما كانت معاصيه صاحبه ما في الدنيا معروفه لكن هنا ما بالله ذكر بالنسبه للشرك لا الشرك واتبع سبيله من اناب الي ايضا اتبع سبيل المؤمن الذي بيرجع الى الله بالنسبه لاعماله لا تروح تعيش تعصي ربي ماذا لو طلبوا منك لو ما يشى هذا بقية المعاصي اول مرة قال لا تشرك له طلبوا منك لك الوالدين لكن صاحبهم بالدنيا معروف قلنا فيه والنبيات المعاصي غير الشرك قال التبع سبيله من عنا بليلة ما فينسبال الطاعة ومع مراسك قال التبع سبيله من عنا بليلة ولا ذي بني بله بيطيع الله ولا يمكن يطيع المخلوق في معصية الخال ما يمكن يطيع حتى الوالدين في معصية الله قالوا ارجع ثم الي مرجعكم ارجع باتبجع وجمع انت وابوك فمنبئكم بما كنتم تعملون ارجع قل لكم بعمالكم كلها وش يعني مرجع ما وخافي عليها شي من عمالكم معامل فك الوالدات يعني حتى ولو كان مشركين فاذا قلنا انت عاملهم بايش تقدعهم ايش باي على هذا العمال اذا اجي انت يعني تقدع السلاة بهم ولا تترك بردهم ولا اي شيء ولا تسيئلهم قال فإنها يعني لا تسئلهم فأن الله بأعجبك عليه أنتو قال ترجعوا إلي يا جميعا حسابهم هم علي ما عليك أنك تحاسبهم إذا هم مشركين وأنت حسابك علي أنت ما الذي إيش تتلفتك تكبر قال ثم الي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم إثكال من خردل فتكم في صخره أو في السماوات أو في الأرض أتبه الله هنا الخردل هي حبة صغيرة مثل حدة العدس حقتها بيلفن حبة الخردل أنا قال إذا كانت المعاملة ولا فعلها أي فعل ت أي فعل تفعلها كأنك أي هاي الصغيرة تفعلها هنا طبعا ما يشتي الله إذا ب إذا بحبة أنتم إذا قالوا حبتين من خردل أنفسكم في سخرة يعني إذا بحبة خردل يعني انت إذا حسم في السماوات ولا في الأرض ولا في صخرة الله بات بها. هنا بيتكلم عن الأعمال. السياق في الاعمال يعني لا, كان لا, كان لا. لا. دي قالوا دي إنها إيه له الأعمال اللي فعلتها أعمال صغيرة ما هي باينة أشياء اللي قال من نعم إنها إن يعني لو ما بالله عمل بسيط تسوي أي تصرف ما هو حافي على الله لو هو كذنه إن تكون ثقالة حبة من خردل خردن تكون في صحرة لو هو يعني جواه في صخرة قال صخرة طبعا الصخرة دي صنعه ما معد بسر إلى واحد جوافها أي شيء ما شري عمل والله عمل والله مثل الحبة اتعقل جاء الصخرة لسا <تصفيق> الاجتماعه خافي له جاء الصخرة قال لا له مثل صخرة مثل ايه مثل ايه قال لا مثل الحبة هذه صخرة. انا كان هالفعل على عملها هذه ثويتان قال له انت, انت جاء مغطى بصخرة كبيرة ولا بحاجة عنده. فرد بيديك خاف في السماوات انتكم في وين انتكم في صحرا في او في السماوات انت السماوات السماوات كبيره ومزايها شاذعه ايه ما جه واحد يعني خلاص من يضيع واحد ولا من الدره قال لو تعمل صغيرة صغيره نعمل خفيفه لو انت وين ما انت في السماوات والله في الارض الارض احنا دايرين احنا يعني على كبر قال وين ما انت خلاص في اي صحراء في اي مكان تحت بعض اي عملة قال اي اي حاجه تعملها فانها ايه فإن الله بيعلمها يأتي بها الله قال برجع يجيبها الله نسي يأتي بها الله هني برجع يجيب حسبك عليها إنها أنتم إيش قال أي حبة من خردل فتكون في صحرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف بيدرك كل شيء حتى الخفيات معناه لطيف بيدرك حتى الأشياء الخفية خبير عالم بكل شيء إذا لا تفهم حتى هنا بالنسبة للتعامل مع الوالدين لإني في بعض المرات بيجي تعامل بيجي تكسر هذه لإن قال الله لا تقول لهم أفن قالوا الواحد الوالدة هذا الكلام لهم كثير لا يضجق ها قد يجي أشياء ولا يظهر أشياء ولا تظهر عليه أشياء من التفجير أمام والده ولا أمام والده كأن ما الله مستاهل له عمل أي عمل صغير لو شيء حاجة صغيرة يقصر في والده وفي أيه آخر ما بلالدينا نسيت فيهم فإن الله باي أيه ما هو يعني إيش فإن الله باي في هاي يوم القيام لو ما بل لا كإشارة ولا يقول كذا والله يبلي مجبر ولا يفيح من شيء ولا يزعج به أيش الوالدين المفروض حتى لو طلبوا منك حاجة ما يعني لو فذلت خلاص لا ت لا تروح تلط فيهم ولا ك ولا طلبوا منك حاجة لا تروح يا أخي تظهر تعب ولا إنك منزعج ولا إنك يعني إنك بتكلف زيادة لأنهم بيحسوا بيتأثروا بهذا الأمر. فكان لو كانت العملة أي عملة هي صغيرة جار وكيف ما وصغيرة ومخفيه ولا في السماوات، ولا في صخرة ولا فلاض النبأتي بها الله يعني يرجع يحاسب عليها. لو تكون العملة هذي تسويها أي فعلة. قال قال شريك ان تكون الاساءه الاول هنا يعني الحاجة صغيره في السماوات او في الارض يعني في صخره او في السماوات او في الارض بيجيبها الله يعني بايحاسبك عليها ما أنت ما ما يخافي عليك يا ابني اقم الصلاه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر في هذه الأشياء قال اقم الصلاه يعني الصلاه لها اهميه كبيره هذا من جديد من الزمان وذلك قالوا إنها لقمان قالوا رضاً إنها قريب لأيوب أما ابن أخته ولا ابن خالته بعضهم يقول <تصفيق> <تصفيق> ابن أخته أيوب ولا ابن خالته بيروه وكذا إذا عندك هي ما ترضاه ووصينا الإنسان الله بيقول لبنه لا ذكر الله هذا في البداية بدأ إذ قال لقمان لبنه بدأ في وصايا. وإترض الله بهذه الجملة ووصينا الإنسان بوالده لأنها وصى لأنه ابنه قال ابني ابن لا شريك بالله إن الشرك رابط العظيم وحين ذكر قال الله يعني وعيضاً ربما ان الإنسان وصى بوالده ولو لكن ما بالنسبة للشرك يعني السياك في الشرك وعندما في الشرك لا يقي عمره ما كان الأمر ومع ذلك يجب أن في طيئهم في, في أي شيء آخر لكن ربما عاد حين يقول كذا عاد, عاد ما حين يدلوا واحد على الخير بايجي وعليه باجي وعليه انه يعني ينتشر اكثر وبالاولى لا يا اقم الصلاه اقم الصلاة. الصلاه يعني جيبها كاملة،, كاملة،, كامله وامر بالمعروف وانهى عن المنكر اي منكر قال امر بالمعروف وامر بالخير وبفعل الخير أنتوا إنه توالد يعني وكيف؟ ما يعني ما وعيه الصعبان واحد لا يتناول عليهم كلهم يبصدهما هي كلهم عبنا يستعمل من أجل أحسن أسلوب. طب أخبارك أمر ولا؟ نعم يا بني أجم الصلاة وأمر بالمعروف أمر بالأشياء الواجبة والأشياء يعني المستحسنة وأنهى عن المنكر و. وتحمل إذا جالك شغله إما تعبت أنت في الصلاة فاصبر ولا في الأمر بالمعروف أنها منكر فاصبر ولا في أي طاعة اصبر على, على ما أصابك ربما في النسبة حتى في الأمر بالمعروف إذا كن يصبر واحد ولا جال الشغلة ولا غير الناس ولا قالوا كذا ولا الله إيه الله. يعني ان هذا الأمر يحتاج الى صبر منك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمر هذا الأجامة الصلاة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر من عظم الأمور. قال ما جو من عزم الأمور يعني من معذومات الأمور. معذومات يعني الأشياء المقطوعة والمكذبة. بيقول العزم كذا. المعذومات يعني الأشياء الم... الم... المقطوعة والمكذبة. هذا من الأشياء الأساسية كأنه قال. يعني هذا من الأشياء دي يعني اليقيني يقول. ولا تساعير خدخار الناس أو تساعير خدخار الناس. لكن كل وجه الناس. كما حد يا برا فلا تذرا تلو... لا تحبره ولا يثقل بكذا تحب... تلوي تلم يدرك ولا توجه في صابرك لما الصلاه يعني يعني تايت ت... ت... تكبر عليه ما تبالي به. ولا تسائر حد كلام الناس من انفل ولا تمشي في الارض مرها كذلك لا كل تمشي ها تريه ولا اي شيء له كلها ولا ما بلاك ديكناها وراه اي أي تكبر ما بلا ما نقولك كذا نعم ولا تمشي في الأرض مرحا لا تمشي قال يعني باختيال وتكبر ومشي فيها خيالات وحتى يعني نسيان للأشب نسيان للربي ونسيان لما يجيب عليه يعني ذي قالوا بجي فيها خيالها وتبختر المشيه أيضا من عنها ها؟ على اه؟ يعني جاب لك واحد وكذا ايه باية تكبر ولا تمشي في الأرض وراء هم؟ هم؟ إجابة ما تشجرها؟ ثاني لو إيش؟ أجل نفتهم منه؟ الثاني ما لم تشجد؟ لا بحب بح حالة بيتستثناء إذا جاء هو واحد مثلا بيأثر يعني متكبر جار وما طلب أنك تذكره ولا تنفع عند الناس سهل بحب قالوا سهل التكبر على المتكبرين قال أحيانا بيجيه هو إذا يعني يضر الناس بيشغالهم وإنه بقى تكسره فالأولا تهدي سهل جدًا. مشي على بعد إنزين يا رب ها؟ لا ما بلشت اللي فيه، خويا لا و و ما يعني ولا خلاص كدو كل شيء فاض، كل شيء ولا شيء يعني مم. مم. لا, لا المشي, المشي كان طريقة المشي. مشي هي ما بعض المشي يمشي وتبختار كذا كان مع ما اذا بمذيه طول أحد في قال وقصد في مشيك هذا الحين قال اقصد في مشيك يعني انك الهب وسط المشي لا جه سريع جار ولا جه هوا جار ما في حرام أجار المشي جو وسط اجي سريع جار يقدون غير اخبار الحلو تصرفات الاخوان لهم المشي بسرعه جار وكذلك لا جوه واحد يقول قبا موت؟ شو قبا موت؟ لذا لم يشير الوسط يعني ما هو, ما هو لا يقول لها ما هو جيد ما هو جيد هذا إلا هو كذا في الأغلب الأحوال إذا بحاجات تستدعي ذهر الاستثناءات يعني باستثناءات مثلا قالوا مرخين جو جوه جوه واحد ذال من شي وهارب ما هو ذهب يصير سير هو بخوة خطر والله ولا شيء يلحظ حاجه بس فوتو لا ما يزالب زالب لا ما يعني ما هي لايقه ما هي لايقه ما يقدر قال لك ستي مشيك شيك من صوتك قال ايضا اغضب يعني خفض من صوتك لا ما هي ما السيارة لا ما عندنا التخم اذا بدك في شيء اخر بالنسبه لمفرحتك والامان وما امان لا لأن هذا يعني فيها يعني لأن المشي السريع أهل الجار بعضها ما بجي يعني كان الإنسان ما عاقل. المنظر إيه والمشيها البطيئة كأن كده ضعف شديد وبعضهم حتى قال بعضهم بيروض إنهم كثر العبادة والله صيام الله ما عبد السري حلا والله قالها لا لا سير مثل ذي بيعموت بسماء وصف المشياء ولا سريع مثل يعني مثل بعض الرهبان. سير بساطة ما بعض النجاة بالسياة تضاحي بوضع أشياء حقا نعم دي عندك حقا تفاقتر تتكبر تتكبر تتكبر تتكبر وقصتي ماشي ده إنواء غضب من صوتك قال الصوت لا بنت رفعه نقص نقص منه غضب من صوتك الصوت نفسه رفع الصوت قال ما هو لايك ما هو لا لايك رفع الصوت نهائي. فالمفروض أنك كنت تخفض من صوتك يعني انك تستكفيه بالكلام الذي بيحتاجونه لان قال انكر الاصوات ان انكر الاصوات لا صوت الحنه ليش بيستنكروا لما يجوا مزعج عال الى يعني زياده وقال يعني إن الله شبهه قال يعني تعال نذير نذير كذا نذير نذير نذير نذير نذير نذير الله نذير نذير نذير نذير نذير نذير نذير نذير نذير نذير نذير حين يرفع واحد صوته؟ لا لا يمكن يرفع صوته في إختباه مع الناس. وغض من صوتك يعني يخفض من صوتك إنه أنكر الصوته لصوت الحمير. قال أنكر الصوت يعني الأشياء اللي بيزجرها الناس أكثر حاجة بيزجر صوت الحمير. نفس الحمير أيضا قالوا قف فيها حاجة يجب يعني قف فيها مهانة. قف ليه تشويها لصوته على على على. المفروض هو حتى قالوا باع لغ ما قال له يش صوت الحمير. كان قدوا صوت حمار ما قال ما يشبه قال إنا أنكر أصواته يعني كان قدوا هو صوت حمار الذي صوته هذا طبعا قالوا أغ... قالوا هنا جديد هنا قال أخو من صوته آه. يعني بعض الصوت خفضه آه. آه. ويعني ما هو كل الأصوات أحياناً ما ما يشبرت تخفض الصوت بحيث بتداعي له واحد إذا هو بعيد مثلا بتداعي له ما صار بالله ترفع صوتك طيب يرفع صوتك قل الله مثلاً جينت بتأذن بتأذن وما هم زامنين الناس والله جهب مثلاً يخططم والله بتخططم والله بتجابر واحد ما بيسمع حلع ما صوته. هو رفع قالوا من كلمة من حيبي يفهم غضب من صوتك يعني بعض الرطوات غضب انها تفيد يعني ما هو مناسب انك كنت تتكلم مع واحد بصوت عالي لان من العجل بتهدي فيه و في بتطيق حينك وبيستنكر يعني بينزعج. فقال في أيضا من الآذاب إنها هذه بعلمها لقمان لبنيه قال ادخل في صد... من صوتك إن إنك رأسوتي رأسه حن. لا بغضب لا. يعني إنك جيه جيه بقى... لا تتكلم الذي بيحتج. نعم تتكلم بس صوت المساجد. فالذاب يقولوا من من هي رفع في المساجد؟ هذا هذا ما أشياء المستنكره هو شيء يزعج الناس ويمحق على الناس ويقولون من صلتك إن أنكر الأصوات صوت الحمير قال قدوها يعني ليش بيستنكرها الناس قال قدوها صوتها عالة طبعا ما بيذم الله صوت الحمير ما الله ما بمثال في ذنبه إنه ما هو ما هو عادل ولا هو داري وإيش وربما ان ما بالله بيحاول إيجل أن نصلح من لكن الإنسان إن الإنسان بيستنكر على الناس، صور العرب قال ذاك اليوم كان بيستنكره، بيستنكره وصف الحمار. لسه الحمار قال حتى ما أبيه عزم يجرب وإذا أشتري حمار، بعضن قال إذا شيء يشبه واحد بالحمار لا, حمار. لا حمار. ما بيقول قطعنا الحمار. كذا بيقول قده إذا ذانك طوال ولا يعني حتى اللفظة، اللفظة حتى قال بيبي يستبشوه. فما بلاش تي إن الله إنهم هذا شيء فيش تي كل ما هذا بشيء مثل ما بيستبشعوه. وشكونا في نفسي هكذا انكاره اسواق الرسول ان ان فقد سجلنا هيكل هذا الصوت لاحظوا من رفع الصوت اذا هو هنا سوره لقمان صفحه 413 ايه 20 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولوا إن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد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 فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بِآيَاتِنَا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجدي والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الله عنده علم الساه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب ودى وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله قالوا بسوره لقمان هذه الرحمنه سوره مكيه يعني يطالب بال الناس بالايمان وتعرض لهم الادله على انهم يعبدوا اله واحد ويتركوا عبادة غيره. فايضا من قال منها الم تر أن الله سخر لكم ألم أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنه فالما ما ما تدرك أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. شو على حاجه عجيبة يعني ان الإنسان كأنه هو المقصود والله سخر هذا الكون كل ما في السماوات وما في الأرض لأجل الإنسان. ومعنى التسخير يعني سخره يعني جعل في منفعه الانسان كل هذا الكون جعله الله في منفعه الانسان سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم قلنا سخرها طبعا مثل الشمس سخرها لنا حركتها لاجلنا والارض وحركتها لاجلنا والقمر كذلك سخرها وحركتها ايضا لاجل الناس فقال ألم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه اسبغ يعني اكمل اتم لما يقولوا اسبغ الوضوء اسبغ الوضوء عند المكاره من يعني اسباغ الوضوء يقول يعني ايش اكماله اتمامه يقول الدروع سابقه في قال لا سابغات او سابغه في قال سابغات نعمه سابغات وبعضهم بيمر على هذه الكلمه بيقولوا ما بدروا يدروا سابغات يعني سابغات بنكتبها كتبها معنى سابغات ولا يدروا معناها سابغات يعني كاملة في كل شيء بحسبه حين يقول دروع كامله يعني تغطي كل ما يراد تغطيته يعني ذاهي الصدر تغطي الصدر كله هذا معنى سابغات فقال أسبغ عليكم نعمة يعني أكمل وأسم عليكم النعم ظاهرة وبعضنا به نعم كثير بتدركوها وبهنعم أيضا ما عرفتوها بهنعم ما بيعرفها الإنسان ربما لا يعني أحيانا بين بيكتشف له يكتشف له نعم جديدة كل مرة يكتشف نعمة فقال الله يعني أسبع أسم عليهم من نعم الظاهرة هذه ابتدرابها والباطنة هذه وعبه يعني هذه فين بهنعم أيضا لا ندركها ولا رجاء توضح واحد بعد لا سهل ولا رجاء ظهر لأن يعني مهما بلغ علم الإنسان عاد بحاجة أبي يعبه نعم ما قد أدركها ما عرفها إيه. فهم لهم المباراه لكن فيها ادواء ظاهر هي يعني, كذا يعني تظهر لكم تظهرها وبعضنا ما ما انتور يعني خفيه بها له تفسير كذا يقول الله يعني بعضه تحت الارض ظاهر فوق الارض وبعضه تحت والله البحر يعني داخل جسمكم ولا ظاهر يعني لكن الله اكبر يعني ماهي كذا كذا يعني تظهر لكم وبعضنا ما ترابها ما تبين لهم. يضرب عن غيره من الناس. لأن ااا جميل لأنهم كل المرة بن يشوف يعني بيظهر لهم نعم ما كان مذنبها. طبعاً بهالشيء هذا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير مع هذا كله إن الله سخر الكون كله الله هو المتحكم في الكون وذي سخر كل شيء لأجل الإنسان ورجع إلى الإنسان إجادل. يجادل جدل فيله كما قال الله رزق وإن الله مثلا باي يقول الله مثلاً لا باي الناس كيف باي بعث؟ وقذحنا قال أيه إذا رماد وتراب وذاب باي بعثنا منح العظام وهي رميم وجنابيش ويجادل بعد ما بعد ذلك القدرة العجيبة والهائلة وتسخير الأشياء ل ل الإنسان والإنسان الكائن الضعيف البسيط رجع يجي يستنكر ويجادل يقول بيجادل في الله كيف بيسوي كذا ولا ما جه ليسببر كذا ولا ما هو ممكن ويكذب في أشياء يعني حاجة غريبة ومن الناتج من يجادل في الله بغير علم ما مع أي علم ولا مع وش يستند له ولا هدا يعني كان ما مع علم ولا مع دليل يستند إليه ولا هداه من الله ولا حاجة يعني فعلا ما بسبر المفروض إلا إذا ما حد علم معرفة بالشيء وإدراك ولا هداه من الله هذا من غير أي شيء بلا كذا. كأنهم مراد يعني ما بالله مسألة إما عشوائية كذا أو تبع للهواء أو مجرد إظهار حجج. إيجاده في الله يعني شيء خاص. إيه في الله في ذات الله رجع تقول يقولها مع سابن ربي يسبرك كذا حين يقول ربنا بعيب عتنا قال لا كيف عيب بعتنا وده إحنا تراب. قال ما يحل عباد ما هي رمين. يعني ما ما وإذا قيل لهم التبعوا ما قال لا لا علم ولا هدى ولا كتاب من وراء ولا من أيش حاجة يستند إليها ولا كتاب يعني منير لها ولا يدل له ولا يهدي لها هذا الأمر ما بلا كذا كتاب دليل كتاب نعم وإذا قيل لهم التبعوا ما أنزل الله قالوا بين التبع وما قلنا عليه آبانا أيضا بعد هذا كله إن الله ذي السخر نهجتهم بيقولوا كذا لا عباد الله فنام بيعرف يعترف وبيقوله الله هذي خلق السماوات والارض وخلق كل شيء والنعم عامل بخلقها والجاء إذا قال وإذا قال لهم التبع والجاء عاد في قدرة الله ولا في أشياء تعلق بربي وإذا قال لهم اتبعوا وما أنزل الله قالوا بأن التبع ما جئنا عليه أبا أنا ترى على غريب اتبعوا هو جاء به ربي قال لا غني التبع أدي كان بس برو أبا ويتركوا ما أتابع الله ورجع يقول يعني كيف ما قال لو اباهم ما يقول لا هنا قال أو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير يعني باتتبعهم ولو كانوا بيوصلوكم وكانوا ايضا متابعين للشيطان يعني هنا مساله اول ان كونهم تابعين والشيطان عدو للانسان المهم هذا مساله الثاني انهم بايوصلهم الى وكان هنا اولو قالوا هنا يعني كان السؤال السؤال يعني كان محذوف الحمد لله هنده الاستفهام دخلت على الفعل المحذوف يعني اتتبعون لانهم قالوا بل من تبيوا ولا كان قال او قال لهم اتتبعون اباءكم ولو كان الشيطان يدعوهم يعني ولوهم يتابع الا الشيطان بيقودهم الى عيش الى الجنه بس يعني وجد اقول معكم فتبعوهم كذب معاً فإذا جيزم الله التقليد في الأشياء العقلية قلنا لكم الأشياء العقلية يعني ما أنت رأي تقلد واحد إذا راح رأي نفسه في بين نار بايت رأي تسوي مثله لو كيف يمهم بايت لا الله ما هذا ما نرى بك حاجات أيضاً المفروض الحاجات العقلية فإذا بيعتبر أصول الدين إن المفروض إن الإنسان يدرك هذا بعقله ولا ما مثلا تقلد فدم التقليد الله في هذا عشان بالنسبة لأصول الدين والأشياء أشياء دي الإنسان يدركها بعقله. في الله تدين. ذا يبي واحد ما بلا بيقلده أباهم ما بلا آباهم؟ لكن ما معناها إن إحنا إذا جينا ذلحين نتمشى بديننا ورجع إننا ذلحين جينا معنا منهج ودين جواه ناس يستغيروا لا. فنقول ما إن أنا ذا على منهج أباءنا وأجدادنا ما في هذا كلام ما في معنى إحنا كون على منهج أبا أنا أجدادنا بالنسبة للمثال فيقدر إحنا على حق أفضل إيه لإن إحنا بنفهم على حق وإنهم وإحنا أبا عارفين عنهم النذار والصدق والأمانة والعلم وكل شيء عرفنا فإحنا أخذنا مع إيه عن طريقهم جي واحد مدرى منين أجي نبي وإيش يغير علينا مذهبنا بنقول لا نذهب بنروح بالسبعة لا لأن هذا مسألة إيش إن مسألة تختلف هذا مسألة في يعني في مسائل الدين في الفروع تمام اذا كانوا بيدلوا على مسائل في, في بيقولوا يتهادية. مسائل في الفقه في المسائل. كيف يصلي واحد كيف يصوم كيف يسوي واحد كذا طلاق زواج مسائل في الفقه هذا ما بيسر الناس ما هي مسائل عقليه يقول واحد اتبع عقله لكن اما بالنسبه لهذه الاشياء اللي ذمهم الله أنها مسائل عقليه حين يروح يعبد الثنم هذا ما هو سابر يقول اسوي مثل ابي هذا عقل فيستنكرنا كيف أنك تعبد هذا الثنم؟ أذي ما ينفع ينفع ولا يبقى وتترك أك تعبدي على شريك لله هذه خلق السماوات والأرض هذه بيتحكم بالارضاء وكله إذا التقليد هذه بيذمه الله في كثير من الآيات المراد به التقليد في إيش في المسائل الأصولية مثل هذا هذه يتعلق بالله في العبادة توحيد العب توحيد الله إحنا بنقول في إحنا بيقول خلا في مذهبنا من المسائل الأصولية الدين المفروض أن الإنسان ينظر فيها ويعرفها يقدر بها بنادي لا عيدك؟ ناهب لا أخذ هكذا التقديم <تصفيق> نعم. نعم و... و... مسائل الفقه والمسائل مثل المسائل حقت الإظهار سهل نقلد فيها لكن عند تأذ معنا فلذا بنقولوا نقلد بنقلد أئمة ونرجحهم على غيرهم لأن إحنا رأناهم ناهيين على المنهج الصحيح فينا عدايهم وعقولنا بتخبرنا حين رأناهم بنجز الله عن الشبه حين رأناهم بيقولوا نجز الله عن الظلم وبه مثال مثلا بهنا مثلا شاف ولا حنا ولا حنا بعضهم يجسم ميقسم يا الله مقسم بعضهم يعني يقول بإمكان الرؤية بعضهم بيقول إن الله يجبر العباد على الأفعال وإن يعني إنهم مجبرين إن الله ذي يخرج أفعال الناس مثلا ما عند سبعن قلتهم ولا رناهم ولا ما كيف مهن لأن إحنا من راح أيوة إذا إذا عرفنا خطاهم بأشياء واضحة بنكسر الباقي عليها خصوصا أشياء ثابتة الإنسان أنت بتعين النظر إلى أشياء أساسية إذا هذا الشخص بيغرف في هذه الأشياء الأساسية ما عندك مطمع إلى شخص الباقي ها هنا إذا بضمهم على تكبد آبائهم قال ورجع فريدا قال أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير البيت تبعوا آبائهم لوهم بدوا إلى هذا الشيء وبادعونهم أيضا إلى هذا السعي نعم يعني حين بدهم منهم ما هو قال ان يكونوا منهم ان يعني منهم ام يكونوا الى عذاب جهنم <تصفيق> منهم <تصفيق> <زاب. تصفيق> ان يكونوا منهم ان يكونوا منهم ان يكونوا منهم ان يكونوا منهم ان يكونوا يعني ان يكونوا منهم ان يكونوا منهم ان يكونوا منهم ان يكونوا منهم ان قال منهم ان يكونوا منهم ان يكونوا منهم ان يكونوا ولو بتابع الشيطان للمسألة كل هذه ها منفصل سهل يدروهم الشيطان إلا هذا بفصل بلا كان نجمع أن نفصل أولاً كنا كن إلى الش النبض الشيطان الشيطان بيسوي هذا المر والشيطان هو عدو الأش مبين استقبلهم الشيطان بيضعو. هذا الأشياء هذه هذه ما هذه الشياطين هم اللي سووا هذه الأمور بعدها غير الله وما يسلم وجهه إلى الله وهو محسناً. قال إن متبعين لهم ما إن متبعين الشيطان ساءهم المتبعون. نعم قال بس تبعهم لو كان الشيطان بيدوم إلى هذا بالتساوي بس تبع بعضهم. مستجاب للشيطان. قال ها وما يسلم وجهه إلى الله الذي بخلص وجهه إلى الله يعني عبادته لله فقط يسلم نفسه لله وجه يعني نفسه يسلم نفسه لله يعني فقط. ما, ما يجعل إله آخر اذا المراد في التوحيس هنا وجهه أيضا محسن ما هو ما بلا يسلم نفسه لله يقول خلاص انا اجعل الله هو ولا اعبد إلا الله وكل عبادة لله ولا يسبر شيء يوجه نفسه إلى الله وهو محسن يعني يعمل ويمتثل في الأعمى الذي آه الذي قال له ربي فهذا فقد استمسك بالعروة الوسقى العروة بيقول العقدة هذه في الحفل حيث في الحفل إذا أكتبه عش مستكفى واحد ما بيصير إذا مستكفى واحد كذا لكن فيها معقد جلسوا واحد يمسكها قال هذا هذا بنتمسك بالعُرَّة يعني قد تد... مع عُرَّة وزقة يعني عُقده قوية ووو يعني إيش و... و... ما يمكن يت... يعني ت... يعني تنحل في إيش بنتمسك بالعُرَّة في هذا ب... يعني باش با ب... أمسك بطريقة النجاة بنتمسك بطريقة النجاة لانه يتمسك من الحينج وقد واحد بقى يسقط وقال لابد بقى يسقط في مكان ورجع يتمسك بهذا الحبل بالعقدة فهذا بقى ينجع يعني فعلا الناس يعني حالتهم سيئة وهم ايش إلى مصيرهم يعني ايش لأن الضلال والفساد منتشر لكن الذي يتمسك بربي ويوجه عباده الى الفقر ويتمسك بأي عاش فقد استمسك بالعروه قد آه هي أصاب الطريق على الحق هذا يعني الذي يمتثل ما أمر الله يوجه العبادة إلى الله فقط ويحسن بأعماله بأن يعمل ما أمر الله ويترك ما حرم الله هذا قد استمتك بالأرواح والذكاء يعني باين جاء فهذا منذ الحين تمسك بشيء ينقذه ما بقى يشيل فيها معنى الإنقاذ فكده أنقذ نفسه أنقذ نفسه كأنه يقول أنقذ نفسه من الخطر فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبه الأمور إلى الله رجع قال عاقبة الأمور فالله برجع يجازي ويحاسب ويعاقب في أين يبشر واحد انه يوجه العبادة إليه ويمتثل يعني ما امر به ومن كفر وذي ما يرغب يوجه يعني يتوحد الله ولا يعمل ومن كفر فلا يحزن كفره وذي يكفر قال لا يغفر ما ينخطب على الدين ولا محد ولا هبار وخليه كفره ما عرف منه ولا ملزم فلا يكذنك كفره إلينا مرجوعهم يعني قد ربي يخل لا يكفر ما يشتي ربي يجب الإلزمة فلا يعني كان قلنا لكم النبي بيحاول بكل استطاعت أن يؤمنوا ويأش ورجع ويتأثر في نفسه إذا ما رضي فلا لا ومن كفره فلا يكذنك كفره إلينا مرجعهم برجع يرجعوا ونحاسب حاسب فننبئهم بما عملوا برجع نقول لهم كل أعمالهم طبعًا التنبيه بالعملي يعني إيش؟ يعني محاسب عليها، فنلبيهم بما عملوا، يعني كل أعمالهم يعني هي يعني محفوظة وسيجادوا على كل شيء. إن الله عليم بالاسر، ما بيخفى الله شيء حتى ما في صدرك، ما في نفسك قبل ولا تتكلم، حتى ذي في نفوس الناس إن كان صدور العقول، العقول بيجي في في في العقول بيجيه في الصدور أو في القلوب والقلوب هي في الصدور حتى ذي في قلبك لو ما قد تكلم ولا أكلم اي أي أحد الله بيعلمك فما يمكن أن يخفى على شيء إذن لا تذل الله داري باعمالهم كل شيء ولا عليكم وبيحاسبهم على كل شيء فنلبيهم بما عملوا إن الله عليهم بذات الصدور نمتعهم قليلا الحين ما سهل إذا خليناهم يتمتعهم ما ضروري أن نحن نعاد الآن نعجل لأن الدنيا هذا ما هي دار عقاب ما هي دار جزاء بل قد يخلهم يتمستعوا إما يرجعوا إلى الحق ويستنقذوا في السم والله عليهم عليهم يعني يزيد عليهم العذاب فنمتعهم قليلا حين نخليهم ما نعجل العقوبة ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ورجع بعدها برجع يضطرهم الله يوم القيامه إلى عذاب غليظ عذاب شديد ما بل هذا كلمة نقدرهم إما أنه معناها يلجئ إما معه من لا هذا كذا يسوقهم إلى مكان ما يستروا إلا يعني, يعني إلا إلا <temção> so <rain> <sustur hockey> لا إلى ذاك المكان ما يتفقون لا ما ما يتفقون لا نعم لا ربما يعني في يوم القيامة <med Lex corruption> قال قد يجي لهم مشاكل قد بعضهم يقول قد يجي له الشغلة مثل الحين يجي فضائح بين الناس وخيزي لما يهرب إلى العذاب ينتظر والله جيله أشياء أشياء حذره ما يخليه يروح إيه يروح إلى عذاب ثم نضطرهم إلى عذاب غليل لا إيه من يعني بنخليهم لا إيه من المتع لا بنخليهم إذا سعر بن المتع يخليهم لأنهم في الواقع أكثر ما بيمنعهم من الدين هو احفاظ على الله يلعبوا يتمتعوا يسووا إيه ف... ايش <تصفيق> هذا هذا الموضوع اللي هناك الحجوم كبارهم وان برا يعني هم ان برا هناك مال ويجي يجيك كذا, كذا ويجي انت باقي ولكن في الواقع لو يتأملوا ما بيجي كذا ما بيجي لكن قبي يقتنعوا كثير الناس كذا, كذا خلهم على زين على وعلى عندهم هذه برا معناته لما كانوا قليلا ثم اضطروا إلى عذاب من ولا إن سألتهم من خلق السماوات والرطب لا يقولون الله. قال لو سألهم بيكس ما الله إنك لو سألهم من ذخلت السماوات ربك يقول الله. قول الحمد لله. يقول الحمد لله. ما أنتوا أقد أجرتوا وظهرت الحب. فالأكثرهم لا يعلم. لكن أكثرهم لا يعلمون يعني ما بيستطيع أي يتوفقوا يعني يعرفوا ايش يستمطوا حلا. لا والله ذخلت السماوات والرطب. إذا إن مفروض لا يوجه بالعبادة. لا لا. بل بل الحمد لله على ظهور الحق. الحمد لله. يعني أنتوا ذحينه؟ قلت انت قلت يعني من هذه خلق السماوات؟ قال الله. قال الحمد لله. فهنا يعني ذحين أجر الله وأن إذا المفروض بتقول خلق أنه بتقولوا هذه السماوات؟ يعني المفروض ولا على ظهور الحق. الحق. من حين أقول كما ناقش عند واحد يرجع جالك لك. يعني في هذا الدليل ها الله إليك ها عندك الحمد لله يعني هذا حين بأن الله ذي خلق من كلامكم أنتو كان بيقول من كلامكم أنتو إذن الآن نعرف أنه ظهر الحق وعرف إن إن الله هو إله الغد يعني ما هو لله الحمد لله عاد حصل ما بعيش الحين لا يقولوا الحمد لله الحمد لله يعني هنا ظهر الحق ولا يجي شيء يرتاح الإنسان الحمد لله كلهم ما هو لهم قال الحمد لله هذا تفسير تفسير قول بأنه كذا بأن الله الذي خلق السماوات والعظوى والنهذي ثوا كل شيء إذن على المفروض الحمد والشغر كل الله فقط ما عدي غيره. الضوء النسجة يقولوا الله إيه وبيقولوا كذا الله بيقولوا كذا فلذا جاء بصيغة التأكيد يلا في عمال الله الله تعالى جاء بصيغة التأكيد لإنسالتهم ولا يقول قال بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الرحيم الله قال هو لكل ما في السماوات وما في الأرض إن الله هو الغني يعني إذا كفروا ما رضوا هو غني ما في حاجة واذا وإذا ما شكروا له هو حميد من غير من غيرهم والغني وحميد يعني يحمد ويمدح من غيرهم لا ما شكروا ولو أنما في الارض من شجرة أقلم والبحر يمده من بعد سبعه أفريم ما نفيذ كلمات الله. قال هذا الحين قال لو كل كان ذاك اليوم بيجوا القلم عبارة عن عودي صغير ويحدوه براه ويرجع يكون يحطه بين المداد يكتبوا. كان القلم كذا نبلاه بعودي صغير من علاه لما حد الله في يلا قال الله لو كل شجر الدنيا كل شجر الدنيا يبرهوا بهاقلام يعني مش يمدري كم علاكم بعض الشجر باجي منها ملايين نفس الشجره واحده باجي مدري كم قالها كل شجر الدنيا لو ابو منها اقلام تحول إلى الى اقلام وكيف وهذه الاقلام يجلها يلهق وهو ايه البحر البحر هذه تروها البحر وعد البحر بعدها عش عب السبعة عبهر غيره كلها مداد وبه يعني به ما ملائكة ولا ناس, ولا ناس ينسكوا يكتبوا كلهم ويكتبوا نعم الله مثلا انهم من ينجح البحر ما قد ايشك ما قد كملوا نعم الله من, من ايش كثرة نعم الله ومخلوقاته ذا يعني كان ما نعم إيه كل شيء يعني ما من يقعد يقعد يكتبه. يعني خلق كبير هو الذي له الحمد وذي له الشكر وذي ما نفذ الله يعني ما من من في قال والبحر يمده يعني والبحر به يمده من بعد ما نفذت الله يعني ما من كلمات الله هذا إن الله عزيز حكيم عزيز هو العزيز الذي لا يمكن أن يقرى شيء ولا يغلب شيء وحكيم في أفعاله في كل تصرفاته ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة حين بيستنكروا كيف نعد بي يرجعنا وقال إحنا رميم وقال إحنا تراب وقال انتهينا ورجع يرجعنا ربي قال الناس كلهم ولا كل, كل المخلوقات قال ما خلقكم إلا كنفس واحدة أنت الحين يخلق نفس واحدة لأنه ما هو مثلنا معه يدين ومعه آلة يشتغل بها إذا شيء يتبر له مع الجهد يتبره ثاني باجه واشي على ما يكمل له ويرجع يكمله ثاني لا ما معه يدين ولا معه لأنه ما هو مرئي ما يدرك بالحواس ما بلا يريد أن يحصل شيء حصل يريد أن يحصلوا إنما يرجع الناس يخرجون من القبور خرجوا كلهم إرادته بس ما هو إنه بايروح يشتغل ويسبره إذن واراده الواحد ولا المجموعه الثلاثه ولا تعب ولاي والاراده الواحده اذن ما خلقكم ولا بعضكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير يسمع كل شيء ويدرك كل شيء ويدرك كل المسموعات ويدرك كل المفصلات الم ترى ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل الم ترى ان الله بي... يدخل الليل في النهار اما يدخل الليل في النهار يعني يلج الليل في النهار على, مثلاً على الأرض الحين على الأرض اللي احنا فيها الجزء اللي احنا فيه ورجعنا يبدأ في الصباح مثلا بدأ النهار يدخل فيه يدخل يدخل واللال يتناقص كأنه يدخل النهار في الليل يعني ذي يقول لأنه يتحرك بيجري يحل مكانه يحل النهار مكان الليل وهكذا يوجد حركة دائمة بيجي الليل يفير والنهار بعده ولا أيضا بعد النهار في نفس الوقت على ما بيقولوا ذلحين يعني مستمر اي حتى انه ذلحين بيدخل مثلا مثلا عندنا ليل وعند في بعض المناطق بيجي نهار ما ما قد دخل الليل في النهار بيزيد لما يدخل والنهار أيضا ايه النهار بيلحق الليل وهكذا يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل بعد هذا تذلين الصبح ها بعد هذيك الآن بيجي الآن بيجي النهار عندك ندي عندك أمريكا هذا ما بيجي مثلنا بيجي عندنا ليل وهي عندنا نهار ويمكنها الآن بيجي عندهم نهار قال ألم ترى أن الله يري اليل في النهار ويري النهار في الليل ما باللهذا الحين يعني حركة هاي الأشياء الظاهرة والله قلنا لكم فالسبب يقولون تحريك الكرة الأرضية هو اللي بيجي ينتج عنه حركة الليل والنهار نفس تحريك الكره الارضيه هذا الحجم الكبير الهائل بالنسبة الذي بنراهنا الله الذي بيقول يحرك واحد هذا ليه قادر ما ايش وبيحرك على حسب مسرحتنا حركة مستمرة حركة يعني متناسقة هذا ذي وجه العباد هاي ذي علمنا أن الله يقول الليل في النهار و النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس لنا حركة تجري في مجرى واحد دور او لجلنا للتدفئة وللإضاءة وما بلأت في النهار وآي حتى حركتها حتى لو بلأت نحسب الوقت انها بتدور في مجراء يعني في مسار بتدور دور دورها كاملة في سنة حتى نحن نعرف السنة يعني بتاريخهم مثلا محدد وكذلك القمر يعني بيجي مثلا بينفعنا الاتفاع في حيانا الليل إذا, إذا سافر في الليل في بقى للمقمرة يجي في إفاعه يستطيع الإنسان يسافر عليه خصوصا داخل يوم ما كان مع نوأر ولا هي أيضا بيحسب به أشهر ويحسب به يعني حتى لما بل يخرج الشيء يجي نحسب هذا حاجة عجيبه يعني قدرة عجيبه قلنا لكم حين يخرج الكون والسماوات والأرض كل هذا يجي الإنسان يفكر إن الله يدريب قدرة الله وعظمته فهذا إيش يقول يعني على أن به قدرة كبيرة هائلة وإنه إيش إنه هذين بغيه أن يش يتوجه العباده له ويخاف من عقابه ويرجاه ثوابه. كيف لا نوم... كيف لا ما خبرك؟ تعرف؟ ما هم دهشين لأننا خلقنا أن نعمة حين خلقنا ويجي يدخلنا الجنة خلقنا واحد يدخلنا الجنة. ما أدري هي السماء قال السماء واسع الأرض جاء جمع فهنا قال جاء واحدة جاء كل همس الدخان قبل الجذ الناس قال ألم ترى أن الفلك ذلك بأن الله حق قال كل يجري إلى أجل مسمى أبصر الشمس تجري إلى أجل مسمى والأرض تجري إلى لا والقمر يجري إلى أجل مسمى وأن الله إما كل واحد يجري يعني إلى أجل يعني إلى ما ي... يجى أجل مسمى مثل يوم القيامة هو جاي يتوقفه توقف فور جايك جاي حساب العقاب هذا واحد والله ولا كل واحد يجري إلى لجل أجل مسمى جي حددد لنا مدة معينة حدددنا مدة الشهر بالنسبة للقمر ولا مدة سنة بالنسبة الشمس قال قال كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملونه خبير والله ود يليترون أن الله عارف كل أعمالنا ذلك بأن الله هو ورحب هذا الشيء كان الله يلج الليل في النهار ويلج النهار في الليل وإني سخر الشمس والقمر لأن هو ذي وحنه إلى حق سوى هذه الأمور واستفاد هذا ذلك بسبب أن الله هو الحق وان ما تدعون من دونه باطل ما قاعد يم ايش هذه من دونه ما قاعد يسووا شيء ولا بيسبروه انتي تريدين واحد طاقت الشمس استر من بدون لا ما بدون اللي ما لها لحالها سهل براها لكن نجي لحركه الارض نجي نقول لك بعد قال ألم ترى أن الفلك تجري في البحر؟ لا ذلك بأن الله هو الحق يعني إذن ما في السماوات والأرض وإلى جلال في النهار وكذا وهذه القدره لأن الله هو الحق لأن الله هو الحق هو قادر على كل شيء وانما تدعون من دونه الباطل يعني وتدرون كل ما تدعون من دون الله هو باطل ما هو شيء وأن الله بما تعملون خبير فلا يعني فنتبهوا وحافظوا يعني إرجوا ثوابه وخافوا عقابه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما من دون الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمه الله ليريكم من آياته إن في ذلك الآيات لكل صبالي شكور كانوا بسردين أستفينه البحر يعني, مسا... يعني مساحات هائلة مسافات بعيدة إلى يعني أكثر من الأوقع أكثر من الياقزة ورجعت هي السفن ورجع مثلا إحنا بيكونوا سفينة ورجعت التفاف وقال صدح البحث فقال من يحركها ورجع يجي الله رياح تحركها من بلاد إلى بلاد ثم قلها من بلاد إلى بلاد بجوبها الرياح لها مواسم أوقع تنتقل من كذا يعني مثل تتجير الشمال ولا تتجير الجنوب هم بيقب بعرفوا هم بيتجير الرياح حالة. وراقبوها ورجعوا يسافروا على هذا الأساس فالرياح بتنقل السفن إلى مسافات بعيدة جدا ابسر يعني ها أنتم ما مستوروا السواجي يعني لا يوقف الرياح قال وما ادرت كيف سووا كما قبض الرياح واحد في فيس البحر ولا عاد هترى يسوي في هدروا هترى ولا عاد نافع لا صنم ولا شيء ترى أن شو كتجري يعني السفن تجري في البحر بنيمة الله يعني حين الله ذي أن يعني بالرياح ذي أن بها الله لين أنها تقول آيات بتنقول لكم السفن ليريكم من آياته ونرى قدرته إن بيحرك هذا السفن ونقول لنا نا إن في ذلك الآيات لكل صبار شكر يعني لكل مؤمن إن في ذلك الآيات لكل مؤمن لأن المؤمن عبر لما عبر عنه بالصبار يشكر فذي بيجو يصبر على ما إيه ويشكر على النعمة ويصبر على ما جهنب له هذا هو المؤمن كأنه حقيقة المؤمن فقال انه جمع الايمان في هذا كل صبار شكور لانه المؤمن بجوافها لا. نعم الذي يصبر على البلاء ويشكر على النعمة نعم. واذا غشيهم موجون كالظلالي دعوا الله مخلصين له قال بسر كما غشيهم موج يعني كما قدر الامواج بالت... الامواج كبيرة لما يجي بقى تجي فوقهم تب يجي الامواج فوقهم يعني الماء فوق السفينة انه من حركة الماء الماء تب تجي امواج يعني بينك على الماء كذا بيتحرك لما رجع يفاضل السفينة وجاء قبا يملاها قال هاكا ما غشي هموك كالظلل يعني كأنك كبير من السحاب والله كال... كالأشياء كبيرة يعني كأنه و... ويدخل فيه كل مكان وإذا غشي هموك كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين قال ما هنا قال بيدروا ويدعوا ربي ومعب الله ما عب يذكروا غيره لا يذكروا لا صنم ولا أي معبود ولا ناس ولا بشر ولا أخوانهم ولا أهلهم ما عبد الله يداعوا ربي هذا اللي يقولون لكم الفطرة دل على أن هناك إله والمتفرف كل إنسان كذا حتى ذي يبدو لفنان قال كما جاءهم كذا يدعوا ربي ويخلصوا له الدين ويخلصوا له الدعاء ما بلهه ما عم من ثلحهم ولا يخطر على بالها ليش يشتطنم فلما نجاهم إلى البر لكن ما بلاب ينجيهم إلى البر قال قال حين ينجيهم إلى البر يعني ينقذهم من بعد ما يعشيهم الماء الموج يرجع ينقذهم ما هذا؟ ويروحين عندما يدعوه وينجيهم الى البر قال فايش من فمنهم قال منهم مكتفد فمنهم قال مكتفد قالوا مكتفد هو ذي هو يعني مكتفد بيعمل ما ماجهة اضرب يعني قاعد على الطريق طريق الحق يعني سار في طريق الحق هذا المكتفد فهنات قال بيهم برجع يفهموا ويرجعوا الى طريق الحق ومنهم يعني ايش من يجحد ينكر يعني يرجع ينكر هذا الشيء يعني ما عيب بالي يعني ينسى ينسى إنه ما بلا ربي نفعه ويرجع العبادة الاصنام وبس فلذا قال وما اجحدوا باياتنا إلا كل ختار كفر يعني وبعضهم يجحدوا وذي يجحد يعتبر ختار كفر يعني قال ختار يعني غدار كثير الغدر يعني شديد يعني شديد الغدر حتى زيادة الختار يعني لذي قال ذي جهاد باثنا بعد ما ما بلا ما عدي بعيد لا إحنا لما نوصل الى البر ورجع ارجع يا ابو هذا قال خلاص احنا وش هذه انعمنا عليه ونجيناه وسوينا له موقف يعني عاد جاء ورجع يروح ويترك عباده الله ويروح يعبد يعبد الاصنام هذا وصف الله بالغدر يعني كان في شيء من ال يعني الغضب عليه وعدم الرضا وغضب الله عليه قال وما اجحتوا بآياتنا إلا كل ختار كفر يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجذير والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيعة قال يا أيها الناس تتقوا ركم خافوا ربكم ما تخافوا ذلك الأشعر خافوا ربكم فقط خافوا الله ويخشوا ربكم لا يجذيرهم ربكم واخشوا يوما خافوا اليوم ذي هذي يحاسب فيكم يحاسب فيه عاقب لان هذا اليوم قال ما عاد هناك عليك احد لا يجدي والد عن ولده الوالد ما عاد هناك على لا الله. هو ما عنه ولا يعني مقاظ عنه ولا هو مغني عنه ولا نافع له فيه لا يجدي والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده حتى المولود ما يجدي عن والده الابن ما يجدي عن ابوه قال بل بالعبر بالمولود يعني حتى ابنه الاقرب ما هم لا ابنه لو قال ابنه قالوا لي يعني ولا ابني ينفع والده يعني حتى الاحفاد والده يطلق عليهم ابن. حتى ابنه الاقرب اقرب الناس واعز الناس له ما عده نافعه ولا عدل مسوي له شيء لان حتى بعض المرات يعني واحد يخرب في دينه ولا ولده فقال ما لك أحد. يعني بين علاقه على ابنه ولا ولده لما يخرب دينه. قال ما لك أحد. حتى الاب ما عده له والما قال والمولود الابن ما هو ناف ما هو أري ما هو ناف على بره شيء ولا حاجة. إن وعد الله حق والله قد وعد بأن بايعذب من خالفه عصاه وأن بانعم على من هي طاعة. إذا فلا تغرنكم الحياة الدنيا لا تغرك الحياة. وهم يعني أنك تأتي مثلاً السعي وراء الدنيا وجمع الأموال وكذا لو ما غير حلها ولو تخلي فاعت الله وتأيي. لأن الدنيا هذا يعني عادة يعني حب الدنيا إذا زاد في قلب واحد حب الدنيا إذا زاد حتى أنه يعني حتى أنه يأثر على طاعة الله فهذا قال قالش هذا بيخرب عليه بي بي بي بيغويه بي خ يوصله إلى إلى جهنم فانتبه لا تغرك الحياة الدنيا قلنا قال نحب الدنيا هذا رأس كل خطيئة حب الدنيا المرض هنجبه رغبة ر جايده في الدنيا بحيث أنه يترك بي يعني لا يضطر أنه يصير ربي بعصر لأجل الدنيا لا يترك واجب لأجل الدنيا هذا قال لا تغرم هذه الحياة الدنيا لاش ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الغرور هم بيقولوا من أمثلة المبارح يعني الشخص الغار أي شخص كثير الغر يعني يعني بيغرر كثيراً وهو هنا الشيطان مثلا لا تغرك الحياة يعني رغبتك في الحياة ورغبتك في الدنيا والتملك الزياده ولا يغرك الشيطان الذي هو غرور يعني زياده في يعني في يغرى الانسان بكل ما يستغفر لا تغرك الحياه يعني بن بحاجه غير الشيطان الشيطان بحاجه غير الشيطان ما كل شيء نقول الشيطان لا ما هو الله يعني بحاجة بن بحاجه بتخلي الانسان فيه فعل الانسان معافي ما هذا اللي الشيطان بيوسوس له حاجات يعني بده مثلا اشتي طاقه الحين مثلا رغبه اشتي تملك امور كثيره ورجع يشل على واحد ولا ينهب على واحد ولا ينكر واحد في ماله ولا كذا ما هو الشيطان ما بالنسبة للفعل يعني يقول بدك بالدنيا انت بدك بالمال ذا بالعاجل ما عبث يعني بلك الشيطان كيف يجب حكالك الشيطان كان الحين والله ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان قال يجي يغرك يقول لك يا ذا سهلا لو عصيت انت الله يربي غفور رحيم هذا مدخل ابليس والله يقول لك يا ذا سهلا عصيد الحين ورجعته بعد والله يقول لك ما بال لمات يا ما هي مشكله هي قد يسوها ناس وناس ما عرف ان الله غفور رحيم بيغفر للناس والثور صبر ما فيها ما بالله روحي يذني والله روحي صبر ما ادري وش يقتل الناس يا لا. ما ذا ما عرف ما لك ربي جهنم الجدي شي فابليس كان يدخل فلا الره قال لا يسهل لك يعني يسهل لك المعرفيه والله يقول لك برجع يسبر التوب والله يقول لك بايس من ربي غفور ما هو قايل هي ولو تعذب واحد يعني مثل ما بيقلوا بعضاً انه برجاع يخرج من, من النار ما بلا بيتعذب قليل انه بيخرج من النار ان ربي قفو الرحيم انتبه لا تغتر لا تغتر حبك للدنيا ولا يتغتر بايش والشيطان ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيب قال الله عنده علم الساعة يعني هو هذه دا هو دار واحد بات قم القيامة لكأنه قال الساعة كانها في لحظة بات قم يعني ما هو يعني هو شيء سهل عليه والله ولا يعلم هذا الأمر إلا الله إذا هو داري بكل شيء الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وذي بينزل الأمطار بمقدار معين ويسوقها من مكان معين وعلى يعني على يعني على نظام معين ويعلم ما في الأرحام بيدري وشذي في الرحم يعني في يعني في بطن الحامل بيدري حين يعني تحمل بيدري وش في الرحم بيدري وش هو يعني من حين وجد يعني يعني يداري من قبل وجد بيدري وش هو ده وش بايسوي وش بايفكر وش بايسوي كل ايامه داربها الله عالم بكل حياة هذا الشخص وش حين يخرج وداري وش بايرغب فيه وش بايكره وش بايتبع وش باينكر وش بايفعل وش بايترك وشذي وش وش يعني داري كل شيء عنه مثل معرفته بهذه بهذه يعني بهذه مده لأنه داري في المستقبل إذا بي على مذيف الأرحام كل شيء عن قال يعلم هل هو ذكر أو أنثى ما هو ثلاث ذكر أو أنثى أو تقول لي ذحينه بيضرب يدرو لأنه كان يشتم هذه الأشياء ما عجب الله ما عجب فطاحنا بيضرب وشو غير يعني يعلم ما ذي الرحيم يعلم ما ما هو ذكر أو أنثى يدري يدري بكل يدريب شيء عنه ما بيستدوس ما عجب ما ودرو لماذا أين يجب؟ أبدا أنه خرجنا الضحين وبدو فلأ أسبس أبوه هذه يجب يجع ما هو إيه؟ إيه تعالى عنك إنه يعلم يعني إنه يعلم كل شيء عن في الواقع يعني بيجي. يعلم إيه؟ كل شيء ما بحده بيستر نهائيا ما هو بلا ذلك؟ ما لا يعلم كل شيء ما في دليل على انه يعلمه هو ذكره وانثى طب يعلم, يعلم يعني كل شيء يتعلق به المخلوق بعدين حنزل في, <تصفيق> في, الأرحام. في <تصفيق> ما, في الأرحام. ما. ما <تصفيق> قال من لو احد ما ما, قال ما حدد ما حدد الله انه يعلم يعني هو يعني ذكره ما قال قال <تصفيق> لكن ولا قال ما قال يعلم ذكر ولا قال يعلمه قال يعلم ما يصير الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا يدري واحد لكن اما الانسان نفسه انت قال ما تدريش با تكسب كم مرة أنك لك كذا وما يجي لك ولا انك كذا وما قال الله يدري كل شيء وأنت ما أنت بنفسك أنت. الله بيعلم كل الناس وكل انسان وكل عدد عدد في وطن ما وأنت أنت, انت يا انسان ما تدري بنفسك خليه ما تدري بالكون ما تدري وش باقي لك رد ماذا تكلي ما ايش تفعل وش باقي تترك لانك كم من مره بتقرر انك تفعل شيء ولا تفعله تجي لك فارب عنه كم من مرة تجي وما تفعل شيء لوجي ورحت انت فعله فانت ما كنت تدري بافعالك ف كان المراد بهذا يعني ان فيها وصف لله بالعلم هذه الايه قال وما تدري نفسهم ماذا تكثب غداء وما تدري نفسهم بأي أرض انتبوت ولا حداري قال وين بايموت قال حتى يعني بغرت قال بدو ايزمه فكروا اعلان لغني من اغنى رجال عالم من لبنان كان غني جار ورجع بد نسيذ ايزمه وصبر له قال على الشاطئ مثل الويزمه مثل الحديقة ومنززة ومكان ظهم وهب له مكان قال للقبر حدد له مكان قال يتبر فيه جا. يعني انه بيشتري يكبر فيه لو هو وين ما هو جابه القبر ومعهم ضلتهم على كله. بكي. ورجع قالوا سافر في طيارة خرجت ورجع مع دروب الجثة ده دوروا ولا ما هذب <تصفيق> مع انه يعني من اغنى رجال عالم <تصفيق> وجهد له مكان وعنده <تصفيق> باني على أنه بيع فيه فما ما سبر في ما بدي واحد وين بيع يكبر. اهلا يعني في حتى يعني ما بيدري الانسان بنفسه هو ما بتدري وش باجي له غد وش باتفعل وش با تترك فكثير من الاشياء بتعزم تفعلها ولا تفعلها وش كثير من الاشياء ما نيتك تفعلها وفعلتها ولا انتري حتى وين بات ايش وين بات موت فالداري وين بات لأنه قد يقول الانسان ما وين با بده ايش باجي انا كباك في بلاد ما خارج رنج ما يوب فيها قال لا لو قال واحد كذا بيرجع اي موت في مكان اخر كم من واحد <تصفيق> آه <تصفيق> وما أدري نفسهم بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير يقول كان المراد بالآية يعني بيان علم الله وإحاطته وذكته وكل شيء والإنسان ما بيعلم الأشياء اللي يتعلق بالشخصية إنه ما تدري وإيش تسوي ولا وإيش بيجي الغد ولا ولا المرأة ولا حي يقدّم في بطنهم. <تصفيق> ما يدري الأم ولا يدري الأب وش هو وكيف باجه ولا ولا يدريه إن الله عليم خبير الله أبه قال لك لن نكمل كيه بسم الله الرحمن الرحيم عبدنا سفحة في السيدة من الله الرحمن الرحيم ألف لعلمين تنزل الكتاب العريب فيه من رب العالمين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 ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعلكم السمع والابصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا آه إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بنقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم مثل التفسير الآية السابقة التي تفعل بها صور إما للإعجاز ولما للقرآن المكون منها وإلا آخرة تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين تنزيل الكتاب هو من رب العالمين تنزيله مبتدع ومن رب العالمين خبر تنزيل الكتاب من رب العالمين ولا ريب فيه مثل الجملة ترىها يعني لا شك في ذلك فيه يعني فيها ما ذكرنا وهو أن التنزيل أشي يعني عايد على ما يفهم من الكلام المستوى إيه ال, ال الإخبار يعني كان لا يعني كان التنزيل هو من رب العالمين ما في ذلك شك ما في شك يعني ما في ذلك أي شك لا من أيوة لا هذا هو لا هو التنزيل نفسه تنزيل الكتاب هو من رب العالمين هذا الأمر لا ريب فيه. ما لا ريبه فيه ما لا ريبة فيه في ما هي على شيء يذكر هنا ما على يعني لا ريبة فيه يعني في ذلك وهو ان تنزيل الكتاب زوجة. انه من الله لا. أم يقولون افتراه يعني قال بل يقولون لا ومع ذلك لا, لا ريبه فيه ان من الله لا لا فيه إنه رب العالمين في ايش من الرب. ما في من رب العالمين من رب العالمين الحكم على الحكم ما؟ عدم أمرتنا في الحكم في هذا كون من رب العالمين هذا لا شك فيه. في الشك ولا التأكيد. لا كيف في ولا... يعني نتكلم لا. لا يعني إنه ما في أي شك. ما... لا ما في ما في الشكل. يعني ولو قال لا <تصفيق> ولو ما هو, هو شك؟ ما هو شك. ولو قالوا ولو قالوا ما بلبي هو اسمه في كلامه ما بيقول ما هو شكر ما هو شكر ما هو هو جن على ما يحدث بهذا سيجنا سامه هذم قال أم يقولون يقولون قال مع النكذة ولا في أي شك فرجع يقول ما بل سبره يعني كأنهم مقتنيين بهذا العمر. ما بل ما عبد روي يقولون قال أم يقولون بل هو الحكمة من ربك هذا القرآن لتنذر قوما ما أتاهم من نذير بل هو الحق هذا ال الكتاب يسمح. يسمح. ذلك الكتاب ولا ريب فيه. ذلك الكتاب, ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب ولا ريب فيه ما في شك قال بل هو الحق من ربك هذا القرآن هذا هو أن القرآن من عند الله هو الحق من ربك يعني أيه جاء من ربك لتنذر قوما ليخذلهم تحذر قوم ما أتهم النذير يعني بسبب حما ما جعله نذير فأذل الله إليك الجيل نذره ما أتاهم من النذير من قبلك لعلهم مثله جلهم إيش يعني رجاء أن يهتم يعني أنت وت وترجو منك إبن يقول الرجاء مننا كانت مثلا الجل ما بيشي رجاء من الله, الله الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام خلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما بينهم من الكواكب والأجرام السما يعني سماوية كفي ستة أيام ثم استواء على العرش يعني بعد ما خلقهم هو المتصرف فيهم الاستواء على العرش قلناه هو التحكم السيطرة والسيطرة السيطرة على, يعني على الكون يعني التحكم فيه والتفريف له والتفريف له يعني حينغر غير يهمه مثل السماهية غير يعني غير يعني غير الأجرام الظاهره هم بيعملوا على هذا التفتير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 مرجع دي السماء. تقول أقصى كذا السماء علينا كيسف يعني كتاب. ما يقوله مجهز. شهر ما قاله الله يعني أقربه الله. قال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يعني ثم تصرف في الملك معنى كذا تصرف لأن الكون قلنا الكون فيه يعني مخلوقات كثيرة عجيبة. يعني لو بلعب سردر حين حيق بلق معها حركة والقمر معها حركة دور على الأرض القمر ها الارض يعني الملك يعني الكون كله استوى على يعني تحكم فيه وذي بيتحكم بالكون وذي بيسير الشمس ويسير القمر ويسير الأرض ويدور الأرض ويدور ده في اليوم خلقها, خلقها كلها في ست أيام ورجع ما ما خلقها وبس بعد في حاجة مني لأن في حركات أجيبها ذحين كلها مسارات حتى ذحينه ونحين يقولوا الشمس مع مسار الحالة بتسير في السنة مرة في مدار الهالة والأرض معها مدار الهالة يعني هو أيضا حركة الهالة والقمر مع حركة حول الأرض وال والشمس والذى كلها حتى كل النجوم ذي في الشمس معها حركة المجرات كلها وحركات المجرات ذي كلها ومستمرة لملايين السنين ولا أجي تصادم ولا أجي تضارب ولا أجي شيء في... من يجب الواحد مزالي لحبطوك؟ أي ألعب الله يلعب منها بصواري كلها ها؟ بيطلع عفوه بصواري خلال القمر فهنا أجيب يتحكم بهذا الكون ويصيره الكون الحين حين يعيشته ما هو سألها بسيطة وأنه يعني لو يرى واحد من يستغرب وحتى يخاف وثلوه يجي تصادم كلها يعني كوكب يكترب من كوكب آخر من يجي شيء يعني حادث رهيب ويجي انفجارات ويجي كذا فذي بيسير هذا الامور كلها هذا معنى بيتصرف بها ويتحكم فيها والله اذا الحين قال خلقها كلها ثم استوى يعني يعني بيقول استوى يعني تصرف الامور هذه تصرف الأمور وادارها لحالها بس النبي يقول الاستوى الحين تمام احد ملك بلاد يقول استوى على الكرسي استوى على الكرسي يعني يتحكم في البلاد وحكمها وسيطر عليها ونظم امورها وسبر امورها هو لا الصيبر ووتأثير الأمور هو. لا اسمعني إنه بيصرف الأمور. قلنا الجمعرات إنه بيصرف. هذي بيصرف هالحال. هذي بيصرف الأمور يسويها كلها خلقها ها يصرفها بيصرف لأن بيجيب حركة بيجيب أمور. وبيصرف ونفس الأرض بيصرف الأرض ما في الأرض بس الأرض بس بس. الأمطار والرياح والذكذا وكل ما يجي في الأرض هو الله هذي بيأي. يعني بيصرف إنه كل. ها لا. كل الله خلاجه كل شيء كامل ورجع بصرف الأمور حتى صرف الأمور عبر عنف الاستيراد ثم استوى على هذا الحين حين يسبر كل الأمور يعني ذا رحت تذاذ ذا رحت تذاذ ذا يعني ربما ما يعرف رب في باله أيضا حتى هذا التغيير بالنظام الدقيق العجيب صحيح لأن هذا أمر أيضا يعني أمر واضح بالنسبة لنا وامر ظاهر وامر عسير جار نحافل على هذه الأشياء كلها مع ما فيها من أي من يعني كثرت الكواكب وكثرت الأجرام وحركتها وتداخل الحركات. <تصفيق> لا وتصير كل الأمور ما لك ذحين الأرض وكل شيء في حياة الإنسان وكل كل حاجة حرك أ أفعال الإنسان وأفعال كل إنسان وأفعال كل الحيوانات وشودي باجي وكذا وحين تجي وحين وعندك وحين الصبر وركض هنا وحين حيرت جسلا كل شيء هذا هو أيضا يعني حاجة أي عجيبة. لا ما هو ضروري المثلث ما هو ضروري والثمن ما هو ضروري ربما يجي كذا يعني الكون هذا ربما يجي عجل يراجع ثم مستوى العرشي ما لكم من دونه مو ولي نبغي نش يعني, يعني هذه بيصرس فكان نحن ذكرنا ذا حين لأننا بيذكروا حال مجرد ذا لكن خل... لا عن مخرج بعيد الأرض نشتا كل شيء في الأرض حائية الإنسان أحيانا نسوق تصرفات الإنسان يجي مثلا يجي في رقبال كذا وكذا ويجي يجي في رزق الواحد ويجي في كذا و... يعني كلها بيجي بأش يعني بيجي بتدخلات إلهية فقال يسير قال لأش وما قال لأش ما لكم من دون إذ يعني هذا ذي هو ذي ال... باين فعكم وذي بيصرف لكم الأرزاق وذي بيجي لكم كل شيء وينفعكم ويسبق لكم كل شيء ما لكم من دوني من ولي ما معكم غير ما ما أحد نفع لكم غيره <تصفيق> يعني الولي صاحب اللي ينفع ما بحد ما بحد غير الله بيهنفعكم يعني لو ما وما يعني ما أحد يسوي لكم شيء ما لكم من دوني من ولي ولا شفيع يعني وإذا أراد ب بالإنسان شيء من في معه أحد يفعله إذا أراد بك ما عدا أحد شافع ولا أحد متوسط ولا عند ذلك يستوي أفلا تتذكرون؟ ما أنتم عبدكم تذكروا وتنسبوا انكم ترجعوا اليه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجع إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون هنا يدبر الأمر قال النبي الله يوحي يعني ان الأمر بيجي إلى الملك جبريل عليه السلام وينزل به جبريل من السماء إلى الأرض ورجع يرجع يبلغ مثلا بل حصل حفل مثلا بوش قالوا هحركة كبريل حركة بيجي بيجي بنتقل مسافة كبيرة قال المسافة هذه هذه حين ينزل ورجع أنتم لو هي على الأرض من سبق له ألف سنة فيروح يعني انه مسافة كبيرة مسافة هائلة كأن بيقول لنا يشتم نحن مسافة بين السماء والأرض مسافة هائلة جبريل رجل بينزل بالعمر ويطلع بسهولة في اليوم نفسه هذا ها تصوير لما يعني إن المسافة يعني أولاً ما ركوت الله قدرته لأن ما قدم دارين ذاك المكان ما قبِي ما قبيت رمدة سهل بالمسافات هذا هو ال يا سيد نعم بس نحن نجعلها لا بالما يعني ولا جيه مدري ما جيه كلا ولا جيه مراد ولا جيه مراد أو كثرة المدى يدبر الأمر يعني انه يكلف بالأمر يعني بالوحي يقول يسوي كذا و... ما بلك انه اختار ربنا فعفن بيقول انه يعني حتى في الارض يقول الله في ال... يسوي كذا ولا يدبر كذا يعني كان في شيء من نفسه يعني يجيب قالوا معنا يدبره يعني ينزل به على أمر محكم يعني على طريقه محكمه يعني بي يتعلق يعرض لا كلها. ينزل إلى السماء ورجاء إلى الأرض. الامر من السماء لأنه لا قال جبر من, من السماء إلى الأرض. يعني إنه جبر العبد يعني إنه يمر ينزل به. من السماء إلى الأرض. ينزل. من السماء إلى الأرض. يعني. بس نفس التدبير اللي هو استقطب. ما بيشدبر الأم يعني النهدي يعني من ما الواحد نقول يدبر الوحي يعني النهدي مرضى الواحد من السماء للأرض يعني من جرم السماء للأرض ورجع يرجع إلى في ألف يوم في يوم هذا اليوم أنتم ما من فيه لو على الأرض قال ما لهذي لو سيروا على الأرض ما من سيرقطعتوا هاي سير المسافة الذي قطعها جبريل إلا في أي ألف يوم ألف أي ألف سنة. قال يومي كان يجرى ألف وثلاثين ماشا عدد هذا يبين لنا يعني يبين لنا أنها مساعدة بعيدة يبين لنا هذا يعني أنها قدرة كبيرة حتى ما بلاجع ملك يجلو يضرع قال ذلك عالم الغيب والشهادة يعني كذا ويجي ويروح كذا في يعني مسافات كبيرة قال هذلك يا الله عالم الغيب وشهاده يعني علم كل شيء يعني الغائب يعني هذه حق والشهاده يعني, <تصفيق> يعني بيظهر لا لا الله لا لا لا. الله بيدبر الامر يعني بامر الملك بالنزول بالام والله بسم الله لا فالحنا <تصفيق> مسألة في السماء ما بلا بقناة حين قال يعرجوا إله حسنا الحين قال ثم يعرجوا إله يعني يعرج إلى الله هنا بعضهم لا يكونوا يتوهمون به مكان والله فيه ما بشي ما بلا معناه يعرج إله يعني يعرج إلى مكان يعني إلى مكان أمره الله أن يتعد إله يعني جبريل الأمر إنه كان يدبر الأمر بين يعني كان يدبر الأمر بأمر الوحي بأمر الملك يعني في أمر الملك. ما يعني في السماء مثلاً بينزل جبريل من السماء مثلاً من السماء إلى الأرض ويرجع في في يوم هذا هذا المسافة هذه له على الأرض وتسيرها ألف سنة تلمسافة. يعني ها مسافة طويلة هذي طحال، كله في وزن، كله على التراب، ما ألف سنة، وربما سنة. ما يجي مقصود يعني ما المره التحديد، ربما ما يجي المراد الأش... يعني التكثير، نبأر عنيها كثيرة. ما يدهم صح، لأنه ما يد واحد يبعد ألف سنة يسير. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه قال كل شيء خلق الله بيحسنه يجيبها خلقها حتى نحن يتم يبسل كافية أجسام كافية إثقن خلقها الذي أثقن كل شيء الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين قال بدأ خلق الإنسان من طين حتى هذا حين بدأ خلق الإنسان آدم عليه السلام لأن أسر البشر آدم بدأ الله خلقه من طين حتى في هذا دليل للناس لأنهم يقولوا هذا يعترفوا بهذا الأمر فهذا دليل انه يعني ما يقدر اذا قد خرج من الطين بايرجع يرجع الناس الطين. من الطين اذا قد لو قد تحول الى تراب اللي يرجع له باث بسم الله يعني خلقه لا خلقه يوم اصفه كل شيء خلقه ربي بخلقه وبيخسر اي يعني شلون احسن فهل احس احسن ولا بصوره تامه يعني في نظام هو تكوين ها اي يعني للحين مخلوقات الله ذا الحين مخلوقات الله بيجي فيها إبداع عجيب خلق الله بيجي فيها إبداع عجيب الآن الإنسان ذا الحناء الحين يحاول يصنع حاجة ولا يبسر يسبر حاجة أكثر ما بيحاولوا يستفيدوا من المخلوقات لكن احنا قلناهم دين الأك... الأب عادم عليه السلام وجدناهم من اثنين احنا اذن منا هنا قلنا لكم بيستغلوا يعني حاجات بيصنعوها كثير ولا والاختراعات ولا بينظروها المخلوقات ويرو فيها صنعها بديعة وأشياء بديعة ويجي على مثالها يصنعوا على مثالها يعني فيها أشياء يعني فيها إتقان عجيب في مخلوقات الله قال <تصفيق> الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان هذي بدأ خلق الإنسان من طين خلق الإنسان من طين أصلًا قلنا آدم عليه السلام خلق الله من الطين من التراب هذا يجي يتيقنوا الناس إنه بيسبر إيدهم يبعثهم إذا ذا الخلق آدم من الطين يعني بيسبر يبعث له إيش الإنسان ما بلقى تحول الإنسان إلى طين قدو أسهل آه. ثم يعلى خلق الإنسان من طين قلنا الإنسان أصل الإنسان حين يخلق أصلنا إحناء أصلنا ولا ما هو أنت إحناء ما بيحناء من طين آدم آدم هو ذا خلق الإنسان يعني أصله أصل أصل بعد هاش. ثم, جعل. ثم جعل بعد ما خلق آدم من طين. جعل نسله من سلاله من ماء مهنس ما مثله يعني ذريته الناس له ذريه جعل حامل سلاله يعني سلاله كانها بنت ايش يعني بيقولوا الناس لان بينسل والاش بتخرج يعني بي... سلاله كانها بتنفصل يعني يعني جزء من الماء ليه بينفصل منه السلاله من دي بينفصل منه يعني الماء المهينه دي بيخرج من الرجل جعل الله ري خرجت من منه أصله. <تصفيق> ثم جعل نجله من سلالة من ما يعني من سلالة من هذا الرجل، سلالة منه يعني خرج من يعني خرج اخرج شيء منه، انفصل شيء وهذا الشيء والشوء. من ما هو ماء ما يعني ما رجل. ما رجل. ما ما <تصفيق> لا النجل <هو> من السلالة. الطريق؟ <تصفيق> ما هي لا عن الذرية النجل عن لا من الماء والما هو يعني السلاله يعني تبين ثل منك انه يحضم يعني خارج منه جعل من من من الماء, الماء. لا في مكان يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يعني لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن الإنسان يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن يجي كذا ومتحويله وحياة وبدأ من حاجة ضعيفة بل حاجة يعني أجفل حاجة يعني حذيرة ثم سوى وبعدها سوى ونفخ فيه من روحه هنا روحه روح من؟ روح الله نفخ الله من روحه يعني روح الله كيف يقول الله يعني نفخ الله من روحه يعني أوجد ما بدنا لا بدينا نجد روح الله الروح يعني روح الله حين الروح هذا الأمر عجيب ما أحد استرفها ماء كان قال فديك بيقول نسبها إليها روح الله لك الله. بروح من أنقذ الله. الحياة؟ كيف؟ لكن الحياة هذه إنما ليها ذكر ما عنده رجال قلنا روح قلنا ما دونك تروح في من يعني كان خاص خاص بالله بالله فلما كان ما خاص بالله قالوا روح الله. قول في الواقع كلها, كلها يعني في من الله كل شيء خاص من الله لا لكن هذا زيادة يعني لأنهم يعني فيها ولا في يا روح روح هذا روح من الله من الله. فقالنا فهذه الروح أو جدا فيه الروح أو جدا فيه الروح التي لا الله. الناس أو ولكن نام يعني ولما ولهنهم الايجاد نفق فيه من روحه ثم ثم سواها عاد على ادم لا سواه النثل النثل حق ان نثل حقه من من ناس. ورجع ورجع الماء هذا سوا سوا الماء ليله ان يعني أصبح جثه ورجع وجد الله فيها الروح لا أفضل وكيف جعنا فقد نسي مهليها للناس قد قال نسلة ده <تصفيق> <تصفيق> قال بدأ خلق الإنسان من بين ثم جعل نسلة <تصفيق> قالنا جعل نسلة جمع نسلة <تصفيق> ما بيجي لا خلقنا عدم من لكن نسله ثم سوّل لا، يبي يرتب كلام، خلق آدم، قال من طير، خلق إنسان من طير، ثم يعني بعد ذلك جعلنا من سلالات، ثم يعني بعد ذلك بعد ما جعلنا ثلاثة سلالات، سوّاهنا باخفيه في آدم، بعد ثابت، ثم الحكاية، ثم الحكاية ثم الحكاية بعد ذلك يعني ورجع بعدها لا لا هنا جعلنا ثلاثة من الماء المهين ورجع جعل من هذا الماء، ثم سوّى هذا الماء. وأنا فقاه في أيش من روحه أيه هو اللي الناس جمعة فلذا قال أسرها بعدها قال ثم جعل الناس الأموات من ما ثم سواه وأنا فيه من روح وجعل لكم يعني إن شئت ترجع جعل لكم أيش تسواهكم وأنا فقاه فيكم الروح وجعل لكم السمع والأبصار والأفداء الأفداء هي القلوب ما لأن هذه الأشياء يعني أشياء عظيمة في الإنسان أشياء مهمة وبالنسبة للقلب أيضا نعد فيها أيضا أيش بيقولون إن محل الادراك ومحل محلل العين. قليلاً نعم على في ذه. بيقولون القلب إن العقل بيوفي. قليلاً ما تشكرون. لكن أنتم ما بتشكرون لا شكر قليل. يعني الشكر دي بتشكروه قليل. ولا قليلاً ما تشكرون. تشكرون شكرًا قليلاً. يعني بين عليكم بنعم كثيرة. ما بتشتروه تبروه. ما بيوبي هو يخلص السائل ورجع يحاول هيك كذا قليل قليل والإنسان لا ما يجهده ينفع نفسه بشي ولا جري يسوي نفس الشي وينعم عليه ويسبر له الأمور ولا والكل شيء ولا بي إذا الإنسان مهما شكرف معه ولا شاكر شكر قليل جدا. ما هذا؟ يصفه قليلا ما يعني صفاء ل... ل... للقليل يعني أي قليل كأنه <تصفيق> <تصفيق> تشكرون بس ما هي استنافوا الله. كش كورونا شكرًا كليًا. كان نقال. لا والله. ها؟ ممكن لا؟ و قالوا آ إذا ظلنا في الأرض قالها بعد ذا بعد ما يخلق الإنسان أصله من تراب ويجي يعلمكم قدرته يكون يخلق كل إنسان من مهين ويحوله إلى كذا ويرجع إلى كذا ويرجع كذا ويرجع يحول إلى إيه قبل الثمن وبصر وقبل كل يسوي هذا كل مرة وتروها وتلاحظوا هذا في كل مثلا بالنسبة للتناسل <تصفيق> ورجع يجي بعدها يقول اه اذا ضلنا في الارض اننا في خلق نجيز هاوة يقول احنا في التراب وقال احنا تراب لما في بين التراب ضلنا في الارض يعني ضعنا بين التراب يعني تحولنا الى تراب مثلا قاد برجع خلقنا خلق جديد عبا يستر عبا يستر يعني كأنه ما هو سابق بل هم رجال ربهم كافر قال ان ربك قال الا هم كافرين ما هم بلا يساله فان قال هو بيصبر قال انتم كافرين ما بترضى بهذا الأمر ولا ترضى تصدقوا كل يتوفاكم ملك الموت الذي يكلل لا ولا ولا سؤالهم يعني كان السؤال حتى سؤال ما هو سؤال مبلغ يعني سؤال استفهام ما لا انتم ما رضيت ما انتم راضين تامنوا باللقاء باليوم الآخر كل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل قال يعني برجاي كل يعني ملك الموت يرجع يتوفى الناس بيقولوا بعض ملك واحد وبعضهم يقولوا ان ملك الموت يعني انها المراد بها يعني ملائكه الموت ملائكة. ملائكة. قالوا في هذول الملائكه إيه وكيف إذا توفّت من الملائكة؟ لا لا زال وبه جا... آيات إن الملائكة بيتوفّو الأرواح، فقال ما هو ما به ما نجي الملك الموت يجي هو جنس ما يجي المراد هو واحد. ذحين نقول أو الطفل الذين لم يظهروا على عبوات النساء ما يشتى طفل واحد. الطفل الذين يعني الأطفال، وجدان المراد بالملك يعني الملائكة الموت، يقول المراد الجنس يعني. ولكن الملك ان قال هناك من ملك الموت الذي يوكل بكم هناك من وبعدها هناك ثم إلى ربكم ترجعون يكون هذا يعني يعني هناك من يكون هناك من يجي هناك ينزع روح الإنسان من بعدها يرجع من يكون ثم إلى ربكم هناك من يكون هناك من يكون هناك في يكون هناك من يكون هناك من يكون ملك الموت بعضهم بها برواية انهم بلا ملك واحد وانها الدنيا كلها بتجمع له ويراها كلها ما بلاي في الحنجهم في صحفة في صحنة ما بلاي قتل الارواح وبعضهم قال ان بل... بيسفر ملك الموت يعني ملائكة الموت والله على مهي المراد هنا قال ما بلاي ذكر ان ملك الموت حتى هو ذا عندك بي يوبي قال في قصة سليمان قال ذكرها في ذيل المكهب قال سليمان جاء مجتمع مع اصحابه جالس معهم وبواحد غريب هذا الغريب ينظر فيه أحد اصحاب سليمان ينظر فيه نظر يعني مستدين ركز عليه كحديث حج الله مدري كم لما كملوا وطرق ذاك الطريق يعني جاءوا حاضر معهم سأله ذا عندك صاحب سليمان سألت سليمان قال من هو ذا يقول له قال له عندك ملك المرح <تصفيق> قد يقول له يتحذر الله مدريتها قال ذا عنك الموت. قال ما انا اشتي منك طلب. قال كيف قال اشتي انك امر الرياح توصل الهنج قد هو ذا للجاب قال خلاص امر الرياح توصل الهند. هذا مرة الموت. قال حين جاءوا بيتحذر الله جاءوا بيستقرب بيفكر بيفكر قال كيف ان الله عمره انه بعد رحبات يقبض روح الفلننت. بتحسرونه. ما مقبض ما أمر أنه يروحه. هو هنا. و من كافيك تعجل مسافة لملهند. رينجي يعني في فلسطين ولا كذا. ورجع بيراضع عندك. هو ما أمر سرعترك ملاقى المسار. راح يجي يكبض روحه. هو هنا. راح يكبض روح الفلننت. وبيتحزر ويتأمل كاش. كم من إيه يكبض روح الفلننت هو هنا يا. لكن توجهوا. على لا الله إنما يخالف الله مم. وتوجه إلى الهند وبيصير كيف ان كيف هو يطلب مسلمان إنه يهب الريح وصل الهند كما قد جرب أجل واحد با يحتاجه له, له بيهرب يهرب مم. يهرب إلى الهند وراح إلى أجله فإذا الله قد إيش يعني كده أجل الإنسان في معده هنا لا يسوي في ما يسوي. وكل الأشياء وكل الاشياء اذا قد اراد الله شيء ما يحصل له جه من مثلا يجيب له رزق مع واحد لو يحاول الإنسان يحاوله مثل الناس يحاولوا يحظوا عليه ويخربوا عليه ما ادري ويصبروا هذا له. ويجي له رزقه اذا قد أراد الله شيء بيسوق الأمور ايه وهيئها له ما يحصل شيء كيف ما هو فهذا يعني فيه درس للناس قراء هنا الله